هلاكو ع ا ي هنتكلم ل ن ه ا ع ا د لسه ما تكلمش على أ ك ي و ت خلصنا ا ل ي ب ر س ن ت ر ي ا لسه ب ز د مهم جدا في الليبر س ن ت ر ي ا لازم ت س ت ب ه ك د ه ك د ه ا بس ا ل د ه ا ليجي سؤال لواحد في المحاين وحتى لو ما جيش يعني لو ا ي ق و ل ك تتكلم على ل ي ب ر س ن ت ر ي ا العادي فلا بود إنك بعد ما خ ل ص كلام عن ا ل ي ب ر سنتريات ت ك ل م على الأكيوت الليبر أكيوت أو فلان فيش ف ق ك م ل ت أ ي و ت الليبر س ت ر ي ا ت ف ك ا ل م ه م جدا ي ي في ا ل ح ا ي ن خلي بقى معي ربط اللي ب ع ا فالكتيود ليفر سيلفاليا موضوع م و م ل ا ن ل ي طالب ت ي ج ي في ا ل م ت ح ا ن ت ي له ل ا ن دي ه ا ل أ س ئ ل اللي بقبل ا ل م ت ح ا ن عارف ا ن الطالب د ا ي م ا ب يجي في الصفحة دي و ي ط و ج ه لبأ ذ ك ا ليفر س ي ف ي ا موضوع طويل يجي في ا ل ي و ت ليفر س ي ف ي ا وليه بويظهر على م و ا ض و ع ل ل ي بعده تدخل ا ل م ت ح ا ن شو ا ت ج ي من أول سؤال يجي لك ا ك ي و ت ليفر س ي ف ي ا وحتى لو جالك ليفر س ي ف ل ي ا العادي د ا م ا أقول لك لازم برضه بعد ما خلصتم ك ت ب في الاعتياد ليفر س ي ف ا ي ا قبل ما أتكلم على ا ل ك ي و ت ديبر سنتيليا أو يفعل مكتبات س ن ت ل ي ا أو أي شيء، قبل أتكلم على الموضوعة الشعار ا ل م ر ح ك بيقول إن الرقم مهم في ا ل ي و ي ب ر ل ا ه ي ا ل ر ق م الرقم المهم في ا ل ك ي و ت ديبر سنتيليا ل ر ق م ا ن ي ن قبل خليكم يا خ و ا ن ف خليكم عارف الرقم المهم اتنين ا ل ت ر د ي ش ن هيدا كتبين. والإثيولوجي ح ج ت ي ن و ك ل ي ن ي ك البيتر هيبقى كلمتين و ا ن ي ن ن ي ب ي والإنديستريشن كلمتين وبريتون كلمتين ل ي ب ح ب ا يضافوا ل ك ل م ة ا ع ش ر ضعف هنبدأ أول حاجة ا ل د ي ف ت ي ش ن ا ل ن د ي س ت ر ي ش ن كلمتين وكلميتين دول هيعجبكوا جداً, جدا جدا جدا لأن كلمتين مع بعض هيتسببوا أو هيعملوا ن غ م ا جميلة ت ح ب و ه هكتبوا ا ل م ض و ع لما ترى كلمتين دول t ك ي و ت ل t h l e v ل ي f هو عبارة عن t h و ا ل د ي ي ل و م ن ت و ح ت ي ن أيهما حكتين دول ن ت س ل و ب ا ي ع ن د ك ق ا ب ي و ب ت مش ت ل ك ل ا أنا بحاجة. عراضي ل يبرسيبيري. ي ق و ل ك ا ن فك عب ي ص ل ا ف ي س يبرسيبيري والذبيل وبنته. إ ن ف ر و ب ت ي عندي. القارب ينوبس. ت ل ق ا ر ب ي ن و ب ت يعني قفل بليدي. و ا ن ك ر و ب ت ي ما ع ر ف ش رح يحصل فيك. وزن عديم. وزن ثمان أ ث ي ا يعني إحنا بنتكلم وزن ث م أسابيع وزود بريديا ل ل ف ا ل د ي يعني إحنا بنتكلم على واحد ك ي م ف ق ع ت خ ل ث م س ا ب ي ع ج ل و ي ا ن ث ا ل و ب ا س ي كوالجنبتي دخلت ف ي و ت ليفر س ا ل ي ر وزن عدين ثمن س ا ب ي ع ذكر ا ل د ي ف ن ش م ا ل د ي ف ن ش ك م ت ي ن مضاف. انكثالوباسي عندي ا ل ك و ا و ن ب ت ي إ ه حاجات اللي تامل كده؟ ق و ل ي حاجات اللي تامل كده في ا ح ن ا قلنا العفيوت ليفر س ا ت ل ي ر بين أوزع د ي ن ث س ا ب ي ع يقولك أ ل وحصل في عذراء عش العفيوت في ع ذ ا هاي ب ر ا ع ي و وفي عنا خبر أتيود. الأتيود بيدعوز عدين ثمان أسابيع. هايبر أ ت ي و ت ب ي د ع و ز ن 2 و إ ك ث ي يعني في خلال أسبوعين واحد فقط ليه ما د و ش عاي حاجة. فجأة ج ا ل ه أ ت ي و ت لبر سنتريا ل ى فكرة ا ل ك و ن ب ش ن ز م ن و د في خلال أسبوعين ماي اللي هو ا ل أ ك ي و د أو هايبر أ ت ي و ت لبر سنتريا. في ع ن ا خبر أتيود لبر سنتريا اللي هو بيحصل من ثمان أسابيع لغاية د ي ن لحد ست شهور. ما أقدرش أقولك ل ع ل ه أ ي و د لأن الأتيود ب ي د ا و ز ث م ا س ا ب ي ع وما أقدرش ق و ل ك ع ل ي ه ك ر و ن ا ل ن ه ب ي ع و ز ا ن س ا ب ي ع ل د ي ن ل س ت ش و ط ب ك التعقيم دي ب ه ا ش ل ت ه ا المهم خلاص ما رح ن ش و ش على ا ل ط ي و ج ي ا ل ط ي و و ج ي ا ه م سببين يموني. أول فيروس ا ل ب ا ت ي س مكتوب عندكم فيروس الباتيسي D س C. لا. فيروس الباتيسي ي فيروس ممكن يعمل. يعني. يعني حتى الباتيسي دي حتى ا ل ه و ا فالمهم خليكم عايزونش. ي ن ي فيروس أي فيروس أي فيروس ممكن يعمل أي ع بتصير حتى ل ب ي يعني البصيص من جنس حقه ق و ل ك إنه حته وما بيعملش ي حاجة لا حتى ا ل ب ي ممكن يلب لفمينيشن النعم بتبعد ن ز ة صغيرة جدا و ن ر ه ي ل جدا من واحد جيله ا ل ب ي ي ا ل ك ت ص ي ر لكن ذا ي ب ن و ب ي ن ك ا ل ع ي ل اللي جيله ا ل ب ي ص و ي خ ل فالموضوع ا ل ب ع م ك ا ل ه ي ا ب ض ي تسي بيلو بينك اللي جلوه ا ب ض ي ة تسي و ا ل ه ي ب ض ي تسي يقلب لفامينيشن جلوه بينك العيال صح؟ ف ب ض ي تسي ممكن جلك بعك ل ب ر ه ت ك ل برا جلك ب ض ي تسي. أما اشرح للبضية ت س هقولك ا ل ب ض ي تسي ما له. ها صح ما ب ي ع م ل ش حاجة ل ا ن ه ما بيقلش ع ب د ا ل ك و ر و ن ي و ل ك ن ق د يؤدي إلى أكيوت ل ب ر س ي ل ب ر ت س ي ا يبقى أول على فيروس بضية ت ي أي ي ر و س ممكن يعمل ك ي و ت ل ب ر س ي ل ا وثاني حاجة برضه ا م و البرص ك ا م و ن ب ت مش بتاخد ه البرص ك ا م و ل حوالي 15 ج ة ر ا م يعني خ ي س ة ع ر ا م يعني س ي خ ذ 3 ل ا ي ن أورث يعني ب ل ت ح د ي د كده ت س ك ي ن أورث و ت ب ع ه م على فكرة ي ج ل ك عفوا لبرص ث ي ا اللي هي انسفلوبة ا ن د ي ع ن ك ل ا ر ج بروج. د ك ت و ا ت ي و ل و ج ي خش بعد كده ع ا ل كلينيك البيتشر. سمعت ب ا ل كلام الثاني ا ل ع ا ر ك أ ن ك ولا ب ر ي ج ن سمعت ب ع كلامك ه ن ل ه عن اللي هي منهم دي ا ل س ب ب ن ي ن دول. خش بعد كده ع ا كلينيك البيتشر. كلين كبريتش علوم كلمتين وحجيبهم منين يعني معجيبهم ا من الجيش اللي هو كلمين رقم واحد إنت صلوبتي و رقم اتنين كأدي لوبتي تحتهم دقيتين أو كلمتين مصقيتين مع بعض ا ن ت صلوبش حتى ع ي ا ن ب ي ب ق ى م ص و ب ي ه م أنا عندي ا ن ت صلوبتي أ ن ي كأدي لوبتي ا ن ك ا ل و ب ت ي بس مشت يوم كده ن ث ا ل و ب ت ي ب ن تمشي والراجل هو بصحح خ ي ا ر ا بدور ق ر ا ل ة ج ا ب ة عن ا ل إ ن ك ا ل و ب ت ي م ا ل ا ق ي ش لا ن ث ا ل و ب ت ي خطب ا ل إ ن ك ا ل و ب ت ي ا ح ن ا شرحنا ل ك ث ر ك ا ت اللي هي بريكو ما هي كانوا ست حاجات والكوما و ل ك ل إرادة مطلوبة. رقم واحد إ ن ك ا ل و ب رقم اثنين وجيروبي، طبعا هذا العيان ب ي ع ا ه ا و ه جديد. لكن ا ح ن ا قلنا كنا ل م بيجا ف أ ح ي ن و ا ن ي ا ي ي ه هما ا ل ب ي ن ق و ل ا ل ج م هل هناك ج ن د س ولا م ت ي ج جندي؟ ا ل ب ي ا ي ة ف ت ا ل ع ك ي د ة البابلية ا ل ج ن د ب ت ب ق ى باين أو ب ت ب ق ى ر ان هي تفصل، لأنه ا أساسا مش ه ت ف ح ص تفصل. ع ا ي د ع م ل ب ا ل و ر و ج ي ن د ي ج ي ي ت و ي لكن الوقت ما بيندلوش ا ن ه و يجاي تاني، يبان ت ج ل د ه عشان كده ج ن د ب ت ب ق ى يه. بريز ا ظ ن الخبر ده ا م ا ترجع ليه ا ل ا ر ض و ا ل ذ ا ك ر ا ل د ي ن ي د ي د ي المفروض ه ل ب ق ت جدا، ل ا ن ت جدا. لإن كل ب ق ا ط معنى ن ا أقولك ن لما ب ت ي ج ن د معنى كده و ك ن ي بقولك ا ن التشخيص هذا م ج ر ض ص ب د ا أنا بتكلم عن راح جاي بيشتكي منو بينزف و ع ن د ه إنتصاب بشي. ه ا ش خ ص هو ينقلب صح و ا غلطان؟ أنا إ ل ه ا يقولي أنا هذه ا ل ا ن ت ل و ب ا ت ي جباتي ا ل إ ن ت ص و ب ا ت ي ما هو م ع ر ش يا ج ما ع ي حاجة ب ا ل خ ي ط أ إن أ ا ن ت عندك ل ب ط ع ا ي ن عمري عنيك ا ز ب ر د لما ب س ك ل معاليين جالي عني منها عنده نفس ا ل م i ن e س ت a ش ن بتاعة ا ل إ ن ت ص و ب ا ت ي أو ليه نفس ا ل م i f e س ت a ش ن o اللي هنونا في ن ي و ر ب ت ا ع الإنتبلايتز و ع ن ي ش ي مش صفر كمش ي ق ر على بالي أساسا ا ل هو عنده. إنه هو عرض ج م د ا ي م ا على ب ا ل ما نبدأ نأخذ ب ا ل ن ا ن دي هي م ا د ك ا ن ف ص ا ل ب ة تبقى ك و ن د ي ش ن بعيش بقى فيدي عاوي ما هنعمل مع ا ه ا ي حد. ا بيراقم الن ا دي ي و ل ه ليس هناك جمل. عدد ر غ م من ا ل ب ي ل و ر و م ي ن منه بيبعالي ق ى ع و ي ب س ب ي ن ه بينكم. أنا مش ه ي خ ت ص ر على بالي أ ك ا س ا من أنا شو ف ا ي البلوروم ي الن دي الثانية إيه سبب ا ل و ف ا ئ ل أو إيه هو سبب البيس سبب ا ل و ف ا ئ هنا أي كلام يكتب أي ص ي غ ممكن يحصل سبب ا ل و س ا ئ كل ما واحد بس M M O H ممكن أونيان ثانية أنا بقول يعني من اللي بغض بر ف ا ع ت ق د كل ا ل ع ض ا ت الثانية ممكن تموت ممكن جات بسبب ر ب ر ث ا ل ي ة ب ع د ا ل ث ا ل ي ة أي حاجة ممكن تشعر أصعب حاجة ت م و ت ك ا ل ه ي م و ج س الهيموجس إ ا خلاك تشوفه يموتها تبرع ديما المهم أي حاجة ممكن تموتها كتير كم عضلة المغوي Investigation عايز كم ثيل ماس م ماس كم ي ا ي ل ح D و الحادم بالروبن والبروزوم ب ا ل د ي D D ا ل ب ر و ز و ط ب ا ً البروزوم هي بعالي أوج لأن إحنا تفاعل نوعي قوي، لكن مش هيتح يعمل ا ي ه مش هيتح ي ن ف ر الجلد. المهم البروسبن ه ل ا ي ع ج لكن اللي يهمني ب ق ى البروسبن طيب. يعني ا ل ب ر و س و ن ط ي ن يوم أ ت ن ه ا برونوج، ا ع ر ف ا ن ه ي فيري b a د ب ر غ ن و و س وأعتقد ا ن ا ن ا بشرح لي بطاقة إنسان، أ ق ل ك البروسبن طيب. زيادة أو ب و ن برونوج، س و ا ض ع قوي. إنما ب ق ي ت الحاجات اللي تعرف ا ل l e v ت كان في حاجات منهم ا ل ت ي ر أو ما بدنش ا ل ا ي فين في ا ل ك و ر و ن ب وعشان كده ا ل i ن قبل م ا تيجي ا ل i n d عرفت إني ي مهمة جدا هل القلب ومن ه ي القلب القلب ومن هالشي n ليه ه ا ل ن و ر م ا m لأن إحنا ع و د القلب ومن ما بيقليش اللي في العيني الكورونا ب ل إنما في ا ل أ ي و هتلاقي القلب ومن ا ل ا ل ب ومن ده كده اللي هو ا ل i ن d u s t ي i ع ت ق د ا ل ف ر ي منتهي في أ ك ت ب ي ه هما ك ت ب ر رقم واحد فين تمت ا t r ت ر ي ه تعالج التندم اللي هي أي تندم أنت فلودة ش ي ت ع ل ج ه ا ص ا ت ع ط ي ن ع ا رجل ا ن ك فلودة ف ي د جدا ل ل ي هو نال ك بيتق اللي هو ما كان صرت حبيبها و ه تعالج كل ا ل م ا ر س ت ي ش ن ز ت عليها وحصل نقص ب ا ل أ و ر ن ل ي ا ت عليها ورقم ا ي ن اعقد أحسن حاجة اللي ن ت تعمل ل ي ف ر ليفر ت ر ا ن س م ي ر الموضوع علش أ ا ي ز بس تبيتو ب ا ل م ر ت ب ل ا ن ي أنا عارف إنتم ش ذاك المطاف هتيجي السؤال، ه ا ذ ا ك ر ة ل ب ر ت ب ل ي ر مش ه ا ل ذ ا ك ر ا ل أ ك ي و ت و ا ن ا عارف و م ت ي ك ب ن ب م ي ن في ا ي ة ن السؤال الثاني هيجي ل ك هيجي يقولك إيه؟ أكيوس لبرست ب ل ر ا ل د ي ف ي ن ش ن كلمةين، قاعد و بتيان اللي هي صلبة. إ ي و ل و ج ي ك ل م ي ن غ ا ل ه ب ط بكل ن و ا ع ه و ا ن ي حاجة إيه؟ براس تامون ت ا ش ر م بعد كده كلينيكال بيكشا كلمةين. إيه غم؟ ا ع و بتيان ا ل ي ه ت صلبة و ت ت ب ه لكن ما تنساش تقول اتنين. ن دي. الإن ي ا ل و ل ى ل ي س هناك جملة والإن دي الثانية. سبب, الوثان سبب ا ل و ح د و سبب الوحدة مقالات M O F multiple ب r g a ر ج ا ن l u r ي ا ل م ي ك و ي ن ا ح ق دي. برضو من ف ا ي م دي، برضو من ج ا ي ه كمان ا ل ب ل ر و م ا ط ب ع ا ي ب ى ع ا ر ج د ا وان دي برضو إن ا ل أ ج ي و ن د ع ب ة نورمال. التريتمس كميتين ا ي ه هما سنتومات ا ت ر ي ت م س ن n ل l i v e إذا عايز ق و ل ه حتى لما يجي السؤال د ب ر سفلي العادي لازم تسيب العشر نقط دول بعديها ل ا ن لازم تتكلم عن ا ل ك ي ب ر س ف ي شوفنا بعض الموضوع هذا، موضوع أساس ع تكلم عنه. ع ل د زيدين، عيد ي د ي ن ممكن عيد ي د ن ياش، بس. اللي ر نتكلم عن الموضوع ه ا تاني هو هولتم ه ا ل ن ف ط ب ع ي ك عنا ت أ ك ي ر درجة ز ي ه مش عشان نيجي لك سوالف لما تحكيولك ب و ر ة ه ي ب ت ش ن الموضوع ه مهم، لأن ا ك ت ر سردين د ي ج و ا في الليبر مازم ت ك ت فيه م ل بورطة هاي ب ت ش ي ن يعني د ا ي م ا ي ج ي البورطة هاي بترشين بصورة غ ي ر مباشرة. ب ن ى ا ي ن يجيولك تتكلم عن بيه ز ي م ع ا ش ي ا ج ش ا ع أهم عرض في ا ل ب ل ا ز ي ز ا ت و ع ي ه البورتال هايبرتينش. لازم نتكلم عن ا ل ب ل ا ز م لازم أهم حاجة ت ت ك ل م عنها هي البورتال ه ا ي ب ر ت ن ش وفي ط ر ا ل تانية يجي ا و ت و ش ي ة ا ل ب ا ر ت برضو ا ل ا و ت و ش ي ا ا ل ب ا ر ت هو هو ل ا ل ك ل م عنها. نتكلم عنها ن تقريبا السبب الوحيد اللي بيعمل د و ا ن ي المريخ هو البورتال. إيه؟ البورتال ه ا ي ب ر ت ن ش فعشان ك د ه هو موضوع مهم جدا. نبدأ أول حاجة نتكلم عنها د ي ف ي ن ش ن البورتال ه ا ي ب ر ت ن ش يعني هي ب و ر ت ا ل هايبرتينش أفضل د ي ف ي ن ش ن مش ا ي له لأنه ش ه من ن ن ا ق و ل بورتال ه ا ي ب ر ت ن ش يعني ق ص ي ا ة ضغط في ا ل و ا ي د لي البيض أ ض ا ب كم ق ل ل لك لو ا ن ت مش حصل رقم هتكتب أ ض ا ب كم أ ض ا ط ا ل م ي ت بطنجر و ك ر العاج جامع ك ي ا م د و ح والرقم كم النور م ل كم وما ل ك نور من خمسة عشر خ م عشر وما ن ا ن فازد اثنين ثلاثة و خ ل ي ه ا أضغط بتسعة ي ل إذا ب و ر ت ا ه ا ي ب ر ت ن ش اللي ي ش ه وفي لاب ريشة في البورتال ي ه أضغط كم أ ض ب ط ت عشر ح ا ه ما ح ا في دينشان في ح ا ج استوقف ي ت ك ولا بقول د ي ش ا ن ي ن ي ما ي ك م ي برزستن، ل ا ن ا ن ت رفضت تمنع البرزستن، الناس هتطلع عليه، طب علشان إحنا كلنا نكتب برزستن في ل س ن ة هاي ب ك ن ش يعني لما بتنزل شوية ض ب ط ليه؟ لما بتيجي م ث ل ا تشرح ناس بيفهموا عشرة إ ل ما بيجي ا ل ه م هم ضبطي ليه؟ ب ي ز ي شوي، عشان ك د ه لازم كنت أكتب برزستن. ا لما ه ن ا في مرتها ه ي بكتش ن لا د عندنا ا ك ت ب برزستن، ز ي ه زي يفهمونا ل ي ب ش ك ر د ي ن ي ش ن في م م ن ه خ ر و ل ت و و ج ي ع ت ق د ا ل ا ط ب ل و ج ي ك جدة. دي ب د ي ن ي ش ن و ك ا ن والتي يرجع ثاني جدا، لأن بكل بساطة السبب الوحيد اللي بيعمل ف و ر ت ل هايبرتينش ن هو ل ي ب ر سرورس. السبب الوحيد اللي بيعمل ف و ر ت ل هايبرتينش ن ز الليبر س ر و ت س ولأ، جون ب س ا ع ا ل جراحة، طالبين ب س ا ع ا ل جراحة، برضو من ك ت ر ما بيش بيشتغل بيشغل، وبيديهم ا مخهم بحس إنه أفلام. يعني د ا ي م ا ً صاد راح تحس برضو ن و م ا ي ه م ع ل ش ب ي و ق ا عقبية شوي يعني يعني برضو من كتير مش ا ش غ ل و ا ث ي ر و ك ت ي ر ف د ا ي م ا ً صاد راح ي ج ي ي ق و ل ك بيقولك ي لا ا أ ك ي ما دي مشاعبين يعني ايه ل ي برضو روزد لا في حاجات تانية ثم إللي ا ي هي ه ويجي صاد راح اليوم أتكلمها ك س ي م ر ما لهاش ا ي لازمة ي ق و ل ك لا بقى خليك معي ا الباب ا البوابة خلي ب ر ت ي ن ش هالكتير لازم نحسنها ر ي م هو ا ل س ع ة وتسعين و س ع ا من عشرة المية من أ ا ر ي بورت ا ل ي ر تنشن ل ث م ب ا ي ه ليفا ل و س ا ن ت ليتقولي أقرب شيء عمره وايد ق ذ ا م ل عين كل عين دي ل و ا ض ا ل ه ي ب ا تنشن أو ما ي ف ح ش في الفوخ كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا مع ا ن كل العينين اللي هتشوفهم في حياتك ع ل د ه م ضغط ه ي تنشن والله ما ع ظ ي م ه ا الشغل ل ي ف س ر و س ذ ا ب ل هم و ه ا كل ه ا الباقي كلامي راح أعمله ب د أنا ح ن ا زين ع ا ل م ف ا ي م لا ي ه د ل ب ه م ق ا لك ا ن ا في ا ج ز ا ء سرعة هباتك يعني كل مستوى لين ا ل ل ف ر وفي مصايب في ا ل ل ف ر تبع ه ب ا ت وفي ن ف ر ا ه ي ن ف ر ا ه ي ب كلهم يعني إ ا ه ه ب ا ت اللي راح يخلي ب ا ت ك بورتة زين تحت اللفار كنا داخل اللفار من تحت ف و ا ل ر ب إذا ن ف ر ا ه ي ب ا ت ك اللي هي الحاجات اللي تحت من بورتة زين شخصية شوف مو هم سرعة هباتك وهباتك وإنفراهي ب شوف ع ا طب راحة ا ل ه م طب إيه هي السرعة هباتك ا ل و لنا طبعا راي فايذر ه ا ف ي ل ي ا تركز بالسروز تركز بالجيش أي مصيبة تيجي ت ي ج اليوم من ا ل م ط م ا ن فيليور ن ك ي ف ه أو ب ت ر ا ع شان ن أنا ت ب ر س ك ت ثم ه ي د ي ن ف س ا ل ج ذ ب ا ب اللي كانت تطلع ي ه ك ا ر د ي ك سروز عم ا ثم هيالسبرة هي بتبت ك اللي هي ي ا ر د ي ك سروز ه تمك من عود ب ع ي ن ق ل تراك يا سروز بكل ا ذ ب ا ب ليه أنت تفسم هاي و ت ي تقولي سبرة هي ب ت ت ك اللي هي ك ا ر د ي ك سروز غلط. المهم صبرا ه ي ا ت ي كل ا ل ب ا ل ل ر ي ر و س هالست ا ل أ ا ب ا ل ح ر منهم ناقشت بأقصر دقة شيء منهم البينوكلوزي س م ب ر و م لأن ا ل ج ي ن و ك ل و ز ي كان ب ت د الهيدات البين جوا اللبر مش جوا اللبر أي كانت المهم ص ب ر هيداتي كذا في الروس جنا في اللبر إيه حاجات اللي في اللبر إيه حاجات اللي في اللبر اللي بيد ب ق هاي بتنشان أ أ ه م حاجة الدنيا هي لبر ا ر و س طبع في ب رقم واحد لبرصوص. رأوا ح ب ه قالوا لنا في أسباب تانية. قالوا لنا ا ل س ب ا ب الأولي للهرجيز. قالوا لهم طبعاً و ت ل ك ا ل أ ب ا ب ل ه ر ج ي ز ب ك ت ي ن ل ب ر ص و س يعني ل ت ل ك لبرصوص م كل الأسباب. بس راح على كيبر. عشان ما ت ن س و ش للهرجيز يعني شت زوما. و ل ث ا ة هو في كم شت زوما هما دول الهبات ا ل ق و ز إيش تبقى شت زوما اللي هي في هرجيز؟ وش ي كل ج ي ن ا ت ن والإج هدج يكون ل ي م ف و م ا بس لما يعني أنا ما كنت ت ك ل م على بورتر هايبرتينشون، ولكن ه و ج ك ل ي م ف و م ا على فكرة بيجيب حاجات كتير من ضمنها بورتر ه ا ي ب ر ت ي ن ش ا ن ك ي ر ل مهم ه ي ب ا ت ك ي ب ر ق م واحد ده بصرودة ده هالبيضة كونجينيتل ا ودجك ي دي ل ي م ف و م ا أو ب ك م ي ا وانتم ر ا ه ي ب ا ت ك اللي هو حاجة ت ح ص ل في ا بورتر ا جين شخصية. اللي ي ك ث ل في بورتر جين شخصية يزيد بورتر هايبرتينشون ا ل ي ي ك ث بورتر جين ت ر و م ب و س ما ن ا ق و ل ك على حاجة بقى أهم سبب يجي بورتر ب ي ن ت ر و م ب و ز ر شوف من ا ل س ر ا ئ ي ل ي ا ت يقولك بولي سيتني ل ا م ش ا ك ل ه م سبب يجي بورتر ب ي ن ت ر ا م و ز هو ا ل ب ت و م ا و ه م سبب يجي في ل ب ك ت و م ا السرطان بالنص بالنص لأن اللي بيعمل ب و ر ت ل ه ب ت ي ش ن السبب الوحيد اللي ب ي م ل ب و ر ت ل ي ب ت ي ش ن ي ه ب ي ع ل ل ي ب ر س ر و س لما تضرب ر ا يلا س و ب ر ا ه ب ك واهباتك وانتراهباتك وكون لها لتظهر في خلك واحد أنا وهو ي ه Liver c i r r o s ي م ش ى و ب على كل الكلام ده وما حش ضيع وقت كلام ت ا ن ي يكتب على كل الكلام ده وبيقولي s e v e Porta Hypertension is Liver c i r r h o s بس ا ع ر ف ليه Liver c i r r h o s بيجيب Porta Hypertension؟ Liver c i o s بيجيب Porta Hypertension بسبب بسيط جدا. الوحدة الدقيقة ا ل ل ك ا ن ش ك ل ت و ل ي ت كده. وكان فيه هنا حاجة ما بورتاني. رؤية <ترايين> والبورت ر ي ي ة كان فيه كم حاجة؟ ثلاث حاجات. بورترين و الهيبرتك آرتي، ن م ش من البروتين، نفهمش من ا ل ه ي ب ا ت ك أ م كبار الضرر ده بحتره مش ل ا ن ج ل و ت ي الراجل لما ي ك س ل ل ي ب ر صلوز، ه ي ك ش ل مخبصة أو نصو في باديك آرتيش، واحد عاد يخبط في الليبر، والمهم يكسر بشكله يتغير، بشكله يتغير والبصلج اللي بيكسر والجينيريشن ديون مع ف ي ب ر و ن ز مع اللي بيكسر ص و في باديك ر ت ي ش ي ب د الهيبرتك آرتي و ا ل ب ر ت ي ن م ل ا ء بعضهم من الليشن ذا و من ل ه ي ب ا ت ك إنجي يبدأ ي ت ح ب ه م ي س ب ل ه عشان كده ط ب ع ا فيصل بيتوني الهبات العارضي والبورتلبين، البرتلبين ر ح و ا لجيت دفين والهبات العارضي ر ح و ا لجيت ا ل ع ا ر ي والضبط ف ا ل ع ا ر ي أعلى من الضبط في ن في البين، يبقى لما يفتح ب ن ه م ف ي ص ل ة يوم شوي د ن يد من الهبات العارضي يروح فين يروح على البرتلبين و يوم ق يعملوا بورتل هاي ب ر ب ي ن ش ن هذا هو السبب الأساسي. السبب الرئيسي هي ا ل ل ي ف ر صروز يجي بورتر ه ا ي ب ر ت ن ش لأن مع الوقت ومع الزمن يبدأ يفتح فتحة له ب ي ن البورتر ب ي ن وتجيلي و ن ه ا ا ت ا ل ا ر ب ي اللي موجودة فيه في البورتر ر ي ا ت و ت ع م ي له خلاص السبب الثاني اللي يقول لك أ ص ل حاجة رجلا ليش ن د ج و د رجلا ليش ن د ي و د طبعا ب ت ت ك و ن في الليبر صروز ممكن ت ط غ ع عليهم على البورتر ب ي ن وكم ب ر ي ش ا ده ممكن يعمل بورتر ه ا ي ب ر ت ن ش ن ي ش ب ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ن ش ن الضغط عالي في الوريد البيض كام ف خلاص ا يو لجي سبب واحد ع ل ى وهو ل سرودس وسبب ا ن لIVER سرودس عمل بورطة ع ل ا ا ت ش كل ما و ب ا ت ا ن في ت ر ك و ن ا بسمين ا ل أ ر والفين بسمين الباب ا ل أ ر ي و ا ل ب و ر ا ي والبورتلين تعالوا بعد كده نتكلم عن البص ا ج ن ي ل عفتك لو ا ن ا ك ه م ت البص الجميل خ ل ص الموضوع يعني ا ن أ ت م ه م ت البص الجميل تفاصيله ن ق و ر و ح خ ل ص الكلام موضوع البص ا ل ج ن ي ب تعبار عن هو البورتلين ده بيتكو من من الاتحاد تو فين اللي هو م ي سوبيو والمدينتر فين ده خارج ا ل أ ن ت س ن وذبلين ل ج ي ن ودخل من ا ل ل ي ن ي ت ح د ا مع بعض عشان ي ت ك و ي ي عشان ي ك و لي بورتر جين والبورتر جين ي خ بعضه ي خ ذ الدم من الكبد ودم من ا ل ل ي ن و ي خ بعض م ا د ن ل ل ي ر ويوصل للليبر و ا ل ل ي ر ي ن ب ه وبعد ك ذ يورثين في ا ل ه ب ت الجين ل ل ا ن ف ي ل و ب ي ت ي ا و ي ي في الدورة الدموية إذا البورتر جين هو ناتج عن ا ل ت ح د ا ل ب ل ي ن جين وسوبيو مذنري ص ل ا مغلطان لما ت ك هنا ف ا ل ض هنا ع ا ل ي و م ك هنا ر يجي الدم جاي من ا ل ا ن ت س ن رايح على غرتن بلاسكة م د و د ة ا ك ة واحدة يوم ي ش ت ل ى ز ي ما هو يوم ي ع م ل لك أي ا و ل كلمة انتسنس كونجيشن ا س الغرط اثنين هيجي الدم و ا خ د بعض من ا ل ب ي ي ن رايح على ب و ر بين ع ل طريق البيلين البين ل ا ك ة هنا يوقف يوم ي س ت ل ى ا في البيلين يوم ي ع م ل ل ك ا ل ب ي ي كونجيشن إذا أول كلمة ب ل ت ن كونجيشن ثاني كلمة ا ن ت س ن و ن ي ش ن ا س ح ا غ ط تالت ا ل ث كلمة هو السكة هنا ي ه مستحيل فكرة هنا دم ف الدم مش عارف يمشي ي و ص ل م ي ن ل ل ل ي ف ر أو ما ن س أ ل ك س ؤ ا ل بريج ج د ا هو الهدف ا و ا ل ط م و ح ب ت ا ع ا ل دم هو دم عايز يعم إلى ا ل ق ل ط أو عارف فكرة ا ل ط م و ح ا ل ل يوصل ي ل ل ل ي ف ر لا لا الدم مش ط م و ح إنه يوصل ل ل ل ي ف ر ط م و ح ا ل دم ا ن ه يوصل للقلب طبعا ما يوصل للقلب والقلب بايخ دي شو في الدنيا و ي ل ل ي في ك ل ا ل دي وكل ا ر ض ا ء الجسم وعشان كده الدم اللي هنا ده عايز يوصل ل ى يوصل للقلب إحنا كلنا بوصل للقلب مرة ب ن ي ن للكبد عشان الكبد مضعف من ا ل دي من النفايات اللي كانت فيه. يقول لك كبد ده ا ل مصنع ب ي خ ل ص ن ا و ب ي ت ق ص ح يبقى إذا هنا سلك م د و ب مذنب يعمل إيه بعد؟ مذنب ا ست ر ئ ي س ي ه أو ا ل شر ا ع ا ل ر ئ ي س ي م م د و ب نومن ق ع م ل ي ه نبدأ الدم ده ينشف ي ي ا ل ش و ا ر ع الجلدية ا بستين سكوليش على طول دون المرور ب ن ي ن بالكامل خلنا ق ل ك ما حاجة الشوارع ا و ا ل ح و ا ر ي الجانبية دي قديمة موجودة يعني واسطة ف ك ر ا ن واحد ي ج ي ل ه بورطة بتنشط ومن شوارع د ي حاجة بتسوونها أو بتستون هي قديمة موجودة لكن م أ ف و ل ة ل ا ن طول ما ا ل شعر ب ق ي ت ي سليم وسالك ا ن ا ليه خليني هالشي ي ن في ا ل شوارع ا ل جانبية ا ن م ا لما ا ل شعر ده ما ق ا ش ي سالك ه و ما صار ه ا ش ي في ن معه في ا ل شوارع الجانبية و د ي تحدث ا معه ب و ر ط و في المك شمس مصدها الكبرى إن أنا من البروتينز و بروح للستينيك فكوليجشن دون المرور بالفلتر اللي هو ا ل ك ف ر وعشان ك د ه ا ل كل ما ل ث ا ل ث ت في ا ل ب ا ص ت ج ي ن ي د س جاتك إنكثالوبتي. ا ن يعني الدم ركب ب ا ل ب ل ا ي و ي فيه. اللي أبسطها الأمونيا. اللي أبسطها ح ج ي ب ل ك ذ ب ا ب ك ا ل س ي و م إذا ا ل ب ا ص ت ج ي ن ي د س و ا ل ب ر ت ا ل هاي بتنشان ثلاث كميات. ل ثلاث ك ل م ا ت أو ت ف ن ت و ن خلاص الموضوع. خلص رقم و ا السنين ا ل ك و ن د ي ش ن رقم اثنين، و ا ل ا ا ل ك و ن د ي ش ن رقم ثلاثة، ه ا ك التناوب كي، و د ه ل ك ن ب ي ف ت ح ب و ر ص س السنة كي، ب و ر ص س السنة ا ل ش كل الكلام اللي ا ن ا أ و ض ه ده لا قيمة له م ط ل ق ا ل ن ا ن ب ة ا ف ت ر ة م ن ف ل ة دقيقه، أما ب ا ل ن س ب لفترة ما ي ر ض إ شاء ا ع ل ى م صفحة ثانية، والصفحة الثانية هتلاقي فيها ا ل ي ن ي ك ر ب ش وبعد ا ل ك ل ي ك ب ي ش كم ب ي بعد كم بيجي شن؟ ن ي ج ي شن وبعد إن ت ر ي ن عشان ما ن ك ت ش ب ق ى و ن ش و ف جمال ا ل ل ي ف ر دول 6 ت دول 6 ت دول 6 ت دول ستة. وخلال ك ا ل تريفنت ه ي ب ق ى ث ر ا ب ي و ت ي ك ودول ستة، ودول ستة، إذا أيضا ت ك ي ن ا ما تقولوا ا ل ل ي ف ر كله ه ي ب ق ى تيست ت ع ل ا كنا ن ق و ب مش ا ث ا ل o m p a t i o n s ستة، ك n v e s t i g a t n ت ة تريفنت هيبدأ بروبلسي س ت ث ا ل ت ر ا ب ي و د ي ك ي ت و ا ل ل ي ف ر كله ي م ش كده، وعشان ترى ا ل ل ي ف ر كله بعد ما خلصه ه ت ب س أ له ف و ي ا لأن كلن تعرف على اللي أعرف على ب حتى ت ك و ن بعدين تعرف إيه ه م مش مهم بس نعرف إنهم كم ن ه م س ت ح ي ل مش مشكلة خلاص كل دي ت ر نخش أول حاجة الكلينيكال عفوا الكلينيكال أول كلمة سهلة جدا لأن كل بساطة ج ي ب ه ا من الباصو ي ن ي س عطقت الأول كلمة تبعي الكلينيك ك و ن ج ي ش ا ي الكلينيك ك و ن ش ا صح ل غلط والكلينيك ك و ن ج ي ش ن يخلي العيال بس تكلم طبع س ي ك ي أول حاجة اللي بيقولك ا ل ي ن كبير و ب ل ت ل ا ه ي دراجين ا ل ي في اللبس هاي بكوندر يا، دي أول حاجة دراجين ي ن في اللبس هي بكوندر يا. القضية هنا مش قضية ن الزرين ي ك ب ر ل ا ن في حاجات في و ل كبر ا ل ل ر ي ه في توقع و ق في ا ل ل ب هاي بكوندر عشان ا ل ي ن كبر ش و ي لكن القضية هنا مش ن الزرين هي مش الزرين كبير، ي ه ل و ي ا ل ب ي ل ي ن ا ل ك و ج ش ن قلنا بيعمل ا ل ب ي ي ن ك ي ي فهيجي دي الشكل ا ل ي ي ر من دول اللي في ا ل ي هاي بكوندريم القضية هنا ليست قضية ا ل ب ي ل ي ن ك ي إنما مش بس ب ي ض ا ل ب ي ل ي ن كمان بيتتوحش. يعني هي توحش. يعني ي ص فيه هايبر ب ي ل ي ن هايبر ب ي ل ي يعني هايبر ب ي ل ي ي ع ن يعني ا ل ب ي ل ي ن توحش بس ب ي ر ا ن م ا ا ل ب ي ل ي ن توحش يعني ي كل كرات الدم، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضة، وكرات الدم ا ل ي و ا ل ل اللي ف ي ا ص ف ا دموي. أظن دي مشكلة كبيرة جداً، خاصة لما تعرف معلومة مهمة جداً أن ا ل ب و ر ت ا ل ه ا ي ب ر ت ن ش ن هو أهم سبب في الدنيا ييجي ج ب ه يجيب هايبر بيلينج. و م ا نيجي نشرح ع الجرائد ه ق و لك أول سبب في الهايبر ب ي ل ي ز م هو ي هو ه ا ل ب و ر ت ا ل ه ا ي ب ر ت ن ش ن ا ن ت عارف لو ك ا ن ا ل ب و ر ت ا ل ه ا ي ب ر ت ن ش ن على أ د ن هو بيتقبل ا ل س ر ي ن ويعمل ما تدخل ب ذ ر ا ح ه من السنين أو كذا مشكلة. لما مشكلة أنت لما يقلب ن ي ي ل ه ا ي ب ر ب ل ي ن ج ا ل ح ك ا دي مهمة ولا مش مهمة؟ هذي ا ر يعني ب ت ج ا ي ر ي شيز ولا ي ل ه والبرتال ب ت ق ل و ا ل و ا د براتب ل ل ا ل ح ت دي مهمة ليه؟ يعني زي ما ق ل ترك ا ل ح ا ل ث ا ل ث ما تيجي ت ر طيب يعني ا ي ه ما ت ي ج ا ت د س طيب ما تيجي ت د ر ح ط الامتحان ل ي بقى طيب دائما الليبر ه ي ج ي كومنتس وزي ما ق ل ترك ا ل ح ت ة ا ل ث ا ل كومنتري واضح جدا لكل م ن ض و ع نايم ا ن هذه حلقة ل ي ر و ش و ع ن ن ف س ي بعض م س ت ش قلت لك ن ر اللي بقى تشرط ح ل ليبر تروش ذ ا ما حديكت ليه ليبر تروش ك و م ب ل ي ك ي ت باي و د و ر على حاجة من خمسة الحجر الأولى ق ل ا ح ل ا ل ب ت ي ي ا كان دي ا ل ب ن ل ت ي ة البكتيريا ل ب ر ت ر ي ج ا ل ح ا ل الثانية بعد قد تكون حالة الليبر سروز ك م ر ي ك ي ة الضايف ه ا ي ب ر ب ا ل ن س ب و ل ي و ن ا ر ا ه ا ي ب ر ب ا ل ن س ب ز ي عشان كده لعينك ع ر ى ق ي ا يوم جاب لك حالة الليبر سروز ع ا ي جداً واحد كان بين الدم وعاد ا س ت م ر ا ج ي ن الدم من غ ي مجال ا ل ب ك ت ي ر ق ا على بعد كده ج ا ل ه ا إنثرباسي و ج ا ل و ا تكع ا ل ص ج ي ا ل ب ا ر س واضح ا ن حالة م ش ا ت جاية هي الليبر سروز. وتبلك ا ل ق ي م اللي تحت المحدش ب ي ر ثلاث ر ب ع س خطور خلاص خطور قرية هو ي س ن ا مش عارف ا ل ص ا ل ي و م كام والبوتاسيوم كام و ا ل ل ب ي و م كام و ا ل ب ل ي و م كام و ج ي ب له كل القيم ع ش ا ن ي م خ ب ط ه ويدي خط صغير اللي قليلة. قليلة. ويدي جدا يقولك وشوفنا ا ل ا ر ي سيز ن ا قليلا و ا ل و ا ي د برد س ل ز قليلا والبلدزب ق ل ي ل ة طبعا ن ت ي ر قرية من تعرفها ايه؟ ا إ ر ع ر ي ا ت و ي ت س ا ل بليد جدا هو is p r o طبعا ط ر د غبيانهم ك ت ب ي ا ل ي ب ر س و ن و س ويا خ ص ف يعني أنا نفسي قلت لك نبر ن ب تشخص حالة نبر تروس ما ي ش ع ر بعض ب و ض طويل أبدا ه ي خ ط ر ا الإمتحان ما بتشخص الحالة نبر تروس أبدا بتشخص ا ل ح ا ل ه دي هايبرز ي ن ا ن ت عارف ترى مشخصاتنا هايبرز ل ي ن ز الحاجة الوحيدة لشخص ه ا ص ة في ا ل م ت ح ا ن هايبرز ل ي ن ن الذبرات ت ل ليلة و ا ل و ن ب ر ا ت ت ز ل ليلة و ا ل ب ل ت و ل ي ل ة ا ن ت عارف ترى شخص ه ا غلط ا ن ت كده بتشخص حالة في برونش زي البرنش لأن هايبرز بلينز كده مضاعف برونس لبر تروس د ه مضاعفين موضوع الجي اي تي يبقى لازم تكتب ليبر سرودس كمبيكت ا ل ب ي ي ه ا ي ب ر س ب ل ي ن وتخلي جارك المدي مش استثناء لقاعدة، ل ا ن الليبر سرودس والجيبرد ه ا ي ب ر ت ن ش والبورت ه ا ي ب ر ت ن ش هو ا ه م سبب في الدنيا ي د يجيب هايبرز بلينز. ي ق برقم واحد البلينك كونجيشن ومش بس البلينك ت غ ي ل و مجن، أ ن ما بيحصل كمان ا ي هايبرز بلينز على التراثي معلومتين هنا م م ز ة أن ق ي البلينو م ج هو أول أعراض البورت ه ا ي ب ر ت ن ش ا و ق د يكون العرض الوحيد يعني ممكن هي ا ل ا ث ملمس يعني ممكن يعني ممكن ف و ر ت هايبرتينش عين الفورتر هايبرتينش ما يبش ع ن ه ا ي حاجة ا ل ا ي الا ي ل ي ج ر الا ي ي ن و ميجا ب ي الحجة الثانية مهمة برضو ودي ما تبع ب ك ى ا ن ي بيه أنه نورليشن بتween سايزو س ي ن ا ل س ي ي و ر ت هايبرتينش حتى حاجة نورليشن ب ي صايز بالتبين حبيت عن, عن السببليت والبرضر هاي ب ت ش يعني ا و ع س ي ك س أنه كلما زاد البرضر هاي بتنشن كلما ك ت ب ل ا ل ت ي ن ذا كلامه ل ص ح ي ح معيا مش م ن ا ه فيش ع ل ا ق ي ه هي العلاقة م تشعر يعني ليه في بعض العينين ش ف م ت ب ع و ا ب ر ض ر هاي بتنشن كبير و ومع ذلك ا ل ي ن بتاعهم كبير و واحد ثاني العكس ل ا ن ما فيش علاقة ب ت ي ن حجم ا ل ي ن السبليت وب والبرضر هاي ب ت ش اثنين كان ي ل م ط ف أ ا ن ا ل م ر ف بساعدينها في ا ل ب ا س ا ل ج ي ن ي ي فأنا ج ا س ل ا ن ت ل س ن ا ل ي ه ك و ن ج ش ن الدام مش عارف يوصل ل ل ب ر ل د ي ن لأن السلك مش سالفة ومش ت م ن الانتلسن و م ي ج ب ل ك أي انتلسن كونجشة. ط ب ع ا أي واحد عايز الانتلسن ك و ن ج ش ن يعني ب ش ت ك ي من كم كلمة. كلمة كلمة الأولى دي ا ت ن ش ن ودي كلمة مهمة ج د ا في ا ل ل ة هاي بتنشن، بتنشن، وكلمة ثانية ب ي ل ع ب د ه أي ك و ن ج ش ب ج ي ين. د ي ب ي ا س ت ن ش ن وديج ب ي ش ي ة ت ح ط ي دي. رقم واحد ب ا ل ي ل ك و ن ج ي ش ن قديمة، م ح ن ا ا ر ج ه ا من ا ل ب ا ط ج ن ي ز ر رقم ا ن ي ن انترستن ك و ن ج ي ش ن ورقم ثلاثة ا ن ت ر ل ي م و ا ل ي ش يعني ل ي م ا ن ا و ل ي ش ع ه م ح ا في الدنيا كل هذه. ا ن ك هنشوف الليبر، مش ا ل ك ب ا ب الوحيد اللي يجيب بورتر هاي باتنشا. هو الليبر س ر و ز ر يبقى بنسبة مية في المية. ه ت ي تشوف الليبر، هتلاقي تيرم ع ن د ش شرب بورتر. هدي من ا خ ر يا ل ن ا د ي من خ ر ولا ل ف و ن ز لو ن ت بتعمل ما ليش على ل ي ب ر وما ي ت و ش ولا تيرم ولا شرب بوردر بورتر، ش ده مش ب و ر ت هاي ب ت ن ش ا قولي راجل انتظر ده ده راح لونا 70 أ ك ف ر ة بيجيب بورطة لا ت ن ش ما ل ي ش د ع ر ا ت ن ر ه م ع ي ا م ش م ع ي ا لو انت لقيت الليفر مش ف ي ل عندي شرب بورطة إذا اللي عنده ده لا يمكن يجيب بورطة لا ت ن ش خلاص ي ا ح يبقى إذا الرقم ثلاثة الليفر سيلروتيك ل ل ي ف ر اللي هو زي ما قلنا قبل ك ه ا ل ل س ي ر و ت ي ك ا ل ي ف ر ب ي أ ك ل من شرب ب و ر د ر ب ع ة ه ر ق م ا ر ا ب ع مضروب ع ل أ ن ليس في أي ت خ ص جينيسي بيقدر ي ف ب و ر ت س ل س ل ا ل ش س تنتج له ي ه أنتي فلوس، ي ى ر ق مع ضعف، ن ت ي فلوس، مفيك ت ب ل متفرج، أعراض البريكوما وكوما و ا م ك د ا كلها، ل ي ا ح ن ا ق ل ن ا حصلت. رقم خمسة، مرض غريمه ع ف ر ي ده كان ت ا ن ي سبب يجيب أ س ا ي ت س عين ا ل ت ب ك ا ن هو صورة ب ت ه ش يبقى اعتقد عنده بورصة ا ي ر ب ت ن ش ي ن قطع هيل عنده ي ه أ س ا ي ت س ولو إننا قلنا الحسالة ا ي ت أن البورصة ه ي ر ب ت ن ش ن ب م ف ر د ه لا يمكن يجيب أ ا ي ت س لما هو بجيب أ س ا ي ت س وجود ميز. العابو أندومينيا. وعشان كده كتبنا الحصة لفهاتر رقم واحد من أ ا ل أ ف ا ه ا ت ر واحد هايبر أندومينيا. و ن ت ي ج ل ب ر ت ي ت ر ت ي ن ش إز جاف لوكاليزنج فاكتور. ب ع ي ه و ر ش م ع ا ي ه يبقى رقم خمسة، رقم 6 رقم 6 ما ا ح ن ا قلنا ا فيه كل أ ت ر ز بفتح. وكل أ ت ر ز ت ف ت ح د ي ه ا ط ع ن ا ه ع م ل لك ا ي ه م ا ي س ت ي ش ن يبقى رقم س ه ي ما ف ي م ا ت ي ش ن ل و ر س ي س م ي ش و م ا ت ي ش ن ك ل ر ا ل م ا ت ي ش ن ب كل ر ي ه هي؟ نعم، ا ل م ي ما ي ن ا كمان. ه ا شن؟ شن ي ه ر ت ق من ا ل ب و ل ة ك و ل ي ش ن إلى سيمك تكوليشن من غير ما ت ع د م ي ن من غير ما ب ع د ه يعني هتعدي بالامونيا ب ك ل الكلام. طيب ق ل ط ة ج د ونبدأ نتكلم ي م ا ال. ونظرة. ا ل ك و ن ن ظ ر ا جماعية أو بوصلة سيمك شن؟ الأول أنا عايز أعرف إيش ت ف ر في البرتشارس، هذا ا ل ب ر ت ش ا ي س بيهم، الضغط فيه عني، أولون يوم ق إيه اللي يحصل؟ هو الدم ا ل ينتقل من البرتشارس يروح فين؟ يروح و ا في الأستيميكس البرتشارس. إذا كنت جامع هيد كل ا درس، إن أنا حول ا د أدور على بين برتل و بين بيصلح في النهاية البرتل و ف ي ن عشان ا خ ل ي ه ة تحب م ع د ي ن بيصلح في النهاية فين؟ ب ت س <تسجيل> ت ن س الكلش. ا ك ل ش ا ا ل م و ت ي ن أ ه ل ث ل ا ث م ا ك ن عندنا عشان ما ت ن م ك ا ن وما كان تحت وما كان في النص. ا ل ي ا ن ا ل ب ط من و ي ف وما ن وما ن ا ل ن المكان ي هو عند ن ل ر ن د و ص و ف والمكان اللي تحت عند ي ن ا ل ك ا ن والمكان اللي في النص عند ي ه عند ا ل م ر ي ن ي ب د و ل الثلاث م ا ك ن اللي همون ي البطن أو ا ل ي همون ع م و م كان ف و عند l o e r c l وما ك ا ح ت في ن ا ل ك وما ك ن في ا ل م ب ر ا ي د س ونبدأ ط ب ع ا ب ه م ح ا ج في الدنيا ودي اللي ا ت ر ف و ه ا هو المكان اللي فوق اللي هو, عند اندو عند اندو هو في عند lower e d i c l عند lower e n و رأيت ب ا ل ش هواي لو ت ب ل ط ف ل ا ي و ا ر ا ج هم ا ي ن ده عند s s e s شو؟ و ت ع ر ف ي ل ا س ت ط ع ة هاي اللي بيحصل ا ن ا عندي هنا اللي فينا الكورونا دي. بينس أو س ت و ا عارف ت ك ر الكورونا بتاعت العلم؟ لفي عشان برضو عمل ا لفظ للموضوع ف ب ي س م و ه ا ا ي ه كوروناري بين. الكوروناري بين بتاعت المعدة ط ب ع ا دي تعتبر ف و ر تجين. ف و ر تجس كوريش. عارف تذكر الكورونا, الكورونا لي لي بتاعت العلم؟ ط ب ع ا ت ا خ د ص ف ر في ا ل ب ق ط ة و ا ل ا ط ر ا ف ف د ه ك ن ة الوركورونا الشعري ب ت ا ع المعدة ط ب ع ا ده بور تجين. ن خ د ه و ن و ص ل ه ل ي و م بدور على ا ل س ي س ت ي م ي ك بين قريب. مين ا ق ر ب استيميك بين دي؟ هو ا ل ا س ت م ي ك بين ع ل الصغير بين. اللي موجود في النور ا ن د ه قصفة ده دي بتصل ب ل أ خ ر فين فالعضايب ا و ل ي ي صح الأم وصلهم بعض لبديل هي, عند اندو اندو هي كل ا ف رجع للنور عنده قصفة ده ا و ل م ك ا ن تعملي إ ق ى ف كل نفس رجع للنور ا ن د و قصفة ده ي د ي ا هتعملي قصفجيا ل ع ر ا ي ن اللي هي دوالي البديل ه و ل ا ج ي ب ل ك م ا خ ر بسرعة كل ا ل ن ا ت عندهم ليبر صلودس عندهم دوالي ب ي ل كل نيات 100% 100% بعد عشر سنين خ م س ا ش ر سنة مية في المية يعني ع ش ر ن يكون أكثر دقة 9 0 في المية خلوها مية في المية مية في المية من ناتج عندهم ل ي ب ا ل ص و ز ا ل ي قعدوا دولي دولي مريب بعد عشر سنين إنما هل معنى ك د ا إن كلهم ب ي ن ز د و ا لا تلتهم بس هم اللي ب ي ن ز د و ا وذاك التلف الحكاية كمان شوية المهم بيحصل ا ص و س ي ا ج ا ر س ا ن س ل ق ا ز ت ن ز ذ ا أو ق ب د م ة ت ن ز ذ شيء ونعرف هي ا ن ت ت ن ز ذ كمان شوية ل ا ب ك ر القمر إيه دولي مريب هنقول لك ا ن ك ل م ن ل ج ا ا ل ك ا ل م ا كنا رقم واحد أو الكلترا الأولى اللي تسمى موجودة في lower end المتوسطة. الكلترا الثانية موجودة تحت تحتتين في هنا ك ن ل ففي ن ا الكنيل عندنا س u p i n وهنا m i وهنا i n f e أو خلينا نقول إن s u p e و ا ل م i الاثنين دول يعتبروا ب و ر ي ك ل ي طب و ا ل ا يعتبر ي الثامن. ا ف ل ب د ما ن و ح ا ل س م بتكون superior m i d d l اللي تبع البرتال و بالانفيديو اللي تبع سسني ب ي ا ح ن ا كده ع م ل ن ا بورتو س ي س ت م ي ك شان. ت ق و ل ي ا ل ك ل ا ترى فيني. تعمل ا ي ه ب ا ل ض ب ط في المكان ده هقولك خلي ب د ك ت ع م ل حاجة شبه البيتي لكن ما ط ع م ً شبيه. وارجع واقول ان م ش ز ا ن دي ا ن ا ن ت ق الدراسي المذبوط صفر. البرتال و ه ي ب ر ت ن ش س ترتب وكل ما جي ب ع ه البرتال و ه ي ب ر ت ن ش نضر ن انواع ا ل ا ي ت ي شوفت ى ا ل كلمة البرتال ه ي ب ر ت ن ش نظر ا ن ه يعمل ب ي ا ما ب ي ع م ل ش ب ا ي ج ا ز ليك هذا سبب. س هو سبب أنا تبلوكو... بس ع ا ي ز ك تعرف كده ا ن حتى انا و ت ب ل ك ه a c t u a ي l y i m ر ت r ه ا ي ب ر ت p e r ن ما ب ي ع م ل ش ا ي ر لازم. ب س ب بس ب بسيط جدا. اللي يقولك بس على بياض ا ل ج ي يقولك د ه و ب يعمل بياض. زي ما م و ب و ف ه م ذكرت س ر ب ق ا ن ه شفت ع ي ي ه شفت ع ي ي ه عنده ال ب o r t a l h y p e r t e جد بسيط، ج بياض أو نمرويد، لا. إذا ي د ه ال Portal h y ما ب ي ع ش ي ء نظريا يعني. يعني ج ا ي ز و ا ن ا بشرح ا ل و ق ت دي باور معي تون كل مرة في هنا ما د ي تبقى ب ا ي ل ز ا ن م ا ع م ل ي ا و و ا ق ع ي ا م ا ب توصلش إيه ا ل ب ا ي ل ز و ج ا ي ت صار راح كده جاية صار راح لو كان في يوم حد ب ي ط م ع هيقولك ك ل ه ما سبب. أول سبب دي هيقول لك البورتر ن ا ا ماجربينش ما دي عملش ب ا ي ر إطلاقاً ليسبب سبب ا و ل سبب ا ن المسافة بعيدة أول ب ي ن ا ل ب و ر ت ا ل بين لحد هنا ثاني يعني من ا ل ب و ر ت ا ل ب ي ن لحد يدينا ا ل ك ا ن ا ل المساحة تعتبر م ع ي د ة ف ص ا ب ا ن الضغط ا ل ع ا ل ي في البرتالين ينتقل ل ت ح ت كده ك ي ل ع م ل لك بياض. بس ما خ ل ي ب ر ك ا ن ا ي د ي ن ا ا ل م ن ص ل باستمرار وهي في وضع contraction. عشان ك د ه الضغط ا ص ل ا م شان ل ت ح عشان يجيب له بياض. بس ما أصلاً ضغ رح يركل و ب ي ا ب ت ب ا ت ا ر ت ليش في الدين. ح ت ت جيبها كذا جلها ك د ا لأن البرتالين و ما عملش ا ي ه ما عملش ب ي ا ن ن ا ي ج ب ا ل ب ي ا و ا ت ر ي د ي د ل ا ك ت ر هنا كده ا ك ش و ا ل ي ا ل ب ي ا ما بيحصلش. ده ك ا اللي هو المكان الثاني في ا ل ي ن ا م كنات في المكان الثالث ا ي ا ي يقصد؟ ممكن في ي ن ا بس ما ضر ش ا س ت م ي ه ا بايت ا ب ك ي ن ما م ا ي خ ه ي ش ن ا ل ب ا ي ت لما م ر ي ا ده ك ا اللي هو المكان الثاني المكان الثالث نصف الموستين بعد العمبراي أنا عايز أعمله عايز ا و ص ل بورت الكوليشن ب ي ب ت ك ا ن ة ا ل ك و ل ي ن ففي هنا أسماء تعرفين اسم م ب ر ا ي تردين عم ر ي كبين ده يعتبر ب و ر ت ك و ش ط ب ع ا ب ر ي كبين يجري يلاقي ا ل ب و ر ت ا ل ي هي ا ل ك ت ة ي ل ا ل ب و ر ت بين ضغط عالي ج د ا ع م ل ي ه ع م ل ي ه نقول له يا ب و ر ت ي عم ب ا ي كبين. شوف لك بين ي م ي ك ا ص ح ب عليه وعمل و ص ل ب ي ن وبينه. وادي الدم على طول السميك ا ل ك و ر ي ش دو مرور بين بالبورتر جيل. ل ن ن ت بورتر ك م ت ة يقعد يدور يدور يدور. ن و ن ت ق د م ت ما د و ر ا الانتيرو ا ب د و م ن ا ه البين ب ق ا ع الانتيرو أ ب و م ن ا ه يلا ا ت ص ا ح ب ع ل ي ه ا فنروح ا ل ص ح ب عليها وبدأ ي ع م ل و ص ل ه وبدأ ي ي ا خ د دم يودي ه ف ي ن على س و ل في الأنفي ر ي و ر ب د و ا من الول اهو ده اللي ب ي ع م ا الحين ا اسمها الكبت ندوده هو شعر الجنية سمعكم شعر الجنية شعر الجنية ت م ش ندوده له قطع زياده هذا ا ل أ م ب ر ي ت ر ت ي ن ونقولك ل لك بيطلعين لكن ما ترد ص ل ع من ا ل أ م ب ر ي ت ر يعني هي ص ل ع من ا ل أ م ب ر ي ت ر يعني من جوه لبرا يعني زي ايه بالضبط النقورة يعني من جوا نبهرت أنتم ما ترى الطرح جاهد ج د ه تقول لي هو ا ت ج ا ه ا مهم ب النزاع، ا ل ط ب ع ا مهم ب النزاع، تقول لي ليه؟ ا ق و ل لك ل ا ن ك أهم، صعب أنك تلاقيه الطرد هنا ا و تلاقيه ب ا ل و ز ب ي ن هنا، معنى ك د ه ا ن هي كبر ا ن د و ج ة ا ق و ل لك ط ب م ا في سبب ثاني ا ه م ا ن كبر ا ن د و ج ة اللي هو ا ن ف ي ل و ر بنكيبة، ما <تصفيق> ب ت ر ا ب تقول لي آه ده ف ع ل ا عندك حق الاتجاه مهم جدا، أصله ا ل إ ن ف ي و ر بنكيبة الدم ينطلق من تحت لفوق. لكن في الأمريكان جام ا ل د م ر ي ك ي ي ن تقل من جوا لبر عشان كده مين اللي ي ا خ ذ صفر في الامتحان الأول سنة يعني جاني ي ا خ د صفر من أول سنة داخل ا ن ت ح ي ت يبني 60 كم 30 ساعة ي ا خ د صفر من أول سنة اللي يقول ص ا ر ف ترل بمن هذيل ومن هيك ب ق ا 40 و ك ا ب من د و ر ا وهو يسر فوق مستوى أمريكا ي ا خ د صفر ل ع ن فوق مستوى أمريكا ت ج ا ن ب جام من ميندين ص ا ر ج و من تحت فوق بس يبقى على على أمريكا بيبقى من تحت فوق ع ا ي ز ت ف ر ق ت ع ا ل ى تحت مستوى ا ل أمريكا ت ى ا ل زمل ينتقل منين تحت مستوى ا ل أمريكا من فوق لتحت إنما في حالات يجيرو من كبار تراشة ك ه ي ب ق ى منين ف ي ن من تحت لفوق إذا لما تيجي تقرأ ده ب ي ر ق ى إيه هتيجي ت ف ا ض ل بين ه وتشوف ا ن هو بيملا من فوق لتحت ولا من تحت فوق هيك ده اللي هو هيساهم مجهوده حاجة ثانية تقرأ سبب ح ت من ا ل ظ م ة و ر ا فاضي بين وراء ج ه ا ن س و ل ن ك ي ب ه ا ب س ر ك ش ن غ ا ل ب ا لما ييجي ناس عنده ا ن س و ل ن ك ت ب ا ب س ر ك ش ن غالباً بتنفع في كل س ت ي ل ي ب ا ل ع ي ن ح ت ى ي ك ا ل ب ا ت في كل نظرة ت ك ل وروح ي ا ب ت عمك ا ن س و ل ن ك ت ب ا ب س ر ك ش ن على ح ا ر ح ث ا ن ي خلاه مخلص شابس مزوده من ش ا ب ي ب و ر ش ا اللي ه ي ج ي ل ك ا ل ه ا ن ا ن س و ل ن ك ت ب ا ب س ر ك ش ن ش ا عامل ي ا ر ه هذا ك ا ل ي هو كل ن ر ة قشطه عليه بعد كده و ع ر لي بس ا ت ج ب كل ك ل م ث ا ي ما نيش. يعني أنا ب د تخاف إن قد واحد يرجع بيتر وهو بذات ا ل ي ن س ن و ب ذ ك ر بلبر وبرطة باتنشن وناس في ا ل ج ر ّ ل ده س ا ع ه ا ن ا بقالي س ا ع ه ذ ل ى جاك ك ل ا ض ر ي ا ك ي ل ن ه ا ي ة ف له ورندو في ص ب ده في ك ل ا ت ر م س م و ع ة خش جارعش. خلص الموضوع ما ت ن ا ش ي في المعلومة. ي ع ن ت بذكر البطمة بيت لازم تبقى ك د ا ل ا ن مادة البطمة دي. هذا ك د ه اللي هو يي ا ل ك ل ا ت ر خش مع تاعه كم ب د ي ش ما هونك كلين كبلش كم حاجة؟ ستة. و ا ل ك o m m u n i c a t كم ح ا ج ا 6 و ا خ د ي ن د ن ا ط ب ع ا ي ه كوممليكيشن 6 حاجات. لأن الصفر كله 6 حاجات. عشان السؤال ده هيجي لك في الامتحان هيجي يقولك كوممليكيشن ا ل بورطة ه ي بقىش. لا ق يطالب خارج من الامتحان بكل بور. هتكتب السؤال ده واحد. هي كوممليكيشن بس جالب ر ق ى ش في حاجة ثانية لا نسي. ت نسيت زي ا ن ا ق و ل ا س ت 6 حاجات. ك ل ك م ل م ا ي ج ي ل كسؤال ا ل ده ه ت و ل كم بس جالب بقىش بس. وتلسم ممكن حاجات. ن ا ل ب ر ت ا ر ه ا ي ب ر ت ن ش ن ممكن يجلك ست مصايد مش مصيبة واحدة و ل اثنين و ثلاثة. المصيبة ك ل ه طبعا بينه وبينكم هي عصبية بعض طبعا. و ن ا ه م ه بالتفصيل بعض. ا ن م ا في حاجات ثانية يعني رقم ا ل ي ه ل ما ق ن ت ش هايبرتينس. فما أقول لك شبر ا ه م شبر في الدنيا يجي ه ا ي ب ر ت ي ن م هو ا ل ب ر ت ش ا ر ه ا ي ب ر ت ن ش ن يبقى رقم ا ه ا ي ب ر ت ي ن و ك ي من المرضى صعب تتكلم كلمتين ع ا ل ه ا ي ب ر ت ي ن لما نبرع. ورقم ث ا ث ت من و ق ت ه ك ب لي د l e و ا ن ا ي ة والتهام ش رقم ث ل ا دي يعني م ع و ن ش من خرابتي. شان م ع و ل ن ا ل ر و ب ي ا ن من خ ر ا ب ش ي طب ما تكتب ا ن خرابتي، وتتكلم عن ا ن خرابتي من ح ص ت ي ه من الحصليات. ع ل فكرة م ع حصف الليبر على ا ل ا ط ل ا ق هي حصتين. إيه ي ع ن ي حصف الليبر وحاطط تراك، ا ن ت لو ذ ك ت ب حصف تنتبه تقدر تمشي في الليبر كلش. يعني حاطط لو تكتب كل الكلام ده كل الكلام ده ف ا د ش بقى. رقم أ رقم واحد والسجل ع ن ر رقم اثنين غير بريند رقم ثلاثة ا ل م و ب ي رقم أربعة ي ت يعني س ا ي ت ما تضربش كم ل ي ش ن ما فيك ت ب ق س ا ي ب بس بحس إن أنا أنا خلصيت العافية ع ي رقم خ س ة طبعا أنا لسه أجي لك المعدة الكورونا اللي زين في في المعدة بورطة في كلش اللي بعدها يحصل ب و ر ط ه ي بتنشل هيحصل ك س ر ي ا ل ي هيحصل ك و ل و ن ا جستروت ي ل ل ي ب ي ح ص ل جستروت ي مش ب ع روما في رقم 6 ل ت ر ص ي ب رقم 6 ا ن ا بتكلم واحد عنده بروتني ب ر ت ن ش عن الدم باع الكبد وراح ع ى ف و ن ي سامحش طليةش دون المرور من ب الكبد يعني راح ل س م و م كلها يوم يوقفين ا ل ك د وهو م ل ي ن س و م يوم ي ق ب ل ك ا ي ه لين ف ي ب ق ى رقم س لين ا ل ف ي شو ب ر ت ي ن ا ع ي ش ع م ك ا ل ح ا ج ة واحد ا ج ر ب ا ن ي ن البرز بين الثلاثة ا ن ت ف س ه و ب ت أربعة عطائك خمسة جبروت ستة غين السير ولكن بينه وبينك أهم حاجة في الدنيا وأهم حاجة تتكلم عنها طبعا هي د و ا ل ا ل مالية اللي هي اللي تجيب سبعة حرف الإصحاح اللي يقول لك كل ما ب ي ّ ف يعني على س و ج ي ا ن فارسوس أنا قلت ل س و ج ي ا ن فارسوس ا ل ماليه تتكلم عنها نفس الكلام بالضبط بتحور ا ع ط ا ع ي ب ا ى بشر تعال نشوف يعني سوسيان ا ر س و س د و ل ا ل ي ة وطبعا آخر مش عارف كيف عارف زاوية فينا ر و ي ع ن ي رافيش عين كبد مش حاجة مع عين كبد من عا ا ً ق و ل ما عندوش دواري مالي ه ت ا ن ل اندسكوب والله ي ا ت ف دواري مالي ا ي ه س ب ا ب أولي يعني س ت ج ر ف ا و الدواري المريض يعني يعني ت ر ش ي ن ضايليت و ر ش ا ش فين فين في lower endo في ا ل ص ب ق ا ة من تحت و ح ن ا و ل ن ا سببها الواحد ا ي ه هو السبب ا ل ا م س أ ت ج ر ف ا ن س سبب ا ل ا س ت ج ر ي ا ف ي ه ب ن ا وقطع ا ل ح من حياتكم وخبرتكم طويلة جداً في الطب يعني بعدكم 30 35 سنة حد سمع عن هذا الموضوع جت س ي ه في موضوع غير ا ل ب و ر ل ه ا ي ب ا ت ن ش ي ن يعني خ و ص أمراض كتير جدا وفي الباطولوجي خلص ت ق ر ي ع ا ى مرض ه ا وخل حد سمع عن مرض في في الملاكشين ع ن د س ا ع دوالي المريض غير البرطه و ا ي ب ا ت ن ش ن إذا ن ك ت ش ف ل ا كتير معترف بسيب I can say that Brutal h بر e ن t e n s i o n is the only cause of the u d d e n t and no one can b i me. أنا أقولك ا ل ب ر ة هي بتنشر والترب الوحيد اللي يجيب ت و ج ا ت مركزة وما ق د شيء يلومني وريعتني لما لأن هو لأنه الترب ترى الترب في ا ل ا ن لأن الترب الترب الوحيد آه وما حد <تصفيق> شيء ي ل و م ي الترب الوحيد اللي يجيب ت و ج ا ت مركزة هو ا ل ب ر ك هي بتكش يعني يعني لما ت ي ج و ا ح ة ع ن د ا و ا يبقى ب ن س ب ي ة ي ة عنده ي ه ا ل ر هي ب ك ش ويبقى بنسبة 200% عنده ا ي ه شوفه طب للمريض الثالث يخليه ي ص و ر كويس ل أ ن ا ل ا ك ل ه بشرطها ق ل ا ل ع ي ن ن العين عنده سرجرف أقوله 200% عنك ب و ر ت ة إيه ا ي ب ر د ن ش ا ويبقى بنسبة 200% عنك ليبر ا ي ه ليبر كروز و ا ح د ت الوقت جنبي اه سنة لفي أ ن ا ع ك ت ي د أقل من هالمريض منهم البورتر ا ي ب ر تنشام لكنه ا كان ي خ ت ر صورة هدات ك ي ا د ر ا ن ت ا ي ما ينقص ل ي ر صروزه ت ط ل ج مع لامي ب ع رسول واحد وعشرين ثانية و و ف جير ب ا ت ل ي ببورتر ا ي ب ر ت ن ش ا واللي ب ي ج ي بورتر ا ي ب ر ت ن ش ا ق ي ا ي د هوين يعيد و ص غ ي ل ب ا ت تعين معندوش ليبر س ر و ز ه صح ولا غلط ض م ا ل ي ة م ا ن ي ة ع ش ك م تاني تحس إن ا ن ت م م ا ت خ ط ش كثير يعني م ه ا ل ث ل الوحيد اللي ي ج ي ب و ف ي ر ب ا ت هو ليبر صروز لكنه ي د مع كناك هني 200 سنة. زي م ع ت ك ب ا ل ن ا ت ة ا ل ل ي ف ر تروزس المكتوب على 90 في المية ل ك ن ا ما هي 100 في المية. و ا ل م ه ي 100 في المية. ل ن ا س اللي ع ن د ه م الليبر تروزس 10-15 سنة ب ي ج ه م د و الملي. لكن هل كلهم ب ي ر ش ر و ا لا. هل كلهم ه ي ج ل ه م م النبات؟ لا. أنا ما بيجنوا ا ممكن أ ج ب د ه ا ت و ل لي ب ي ج ن ا الملي. ك ل ي كامل؟ أظن كملي ك ل لو ن ج ل ت تحت. عرفت ا أقوى اللي هي ا ل ي على أول الشارع الناصي هنالك لو رفعناه ل ى وبيصير معلم من هناك ويرتب عادات السجائر باردة دي مش بعيد ولا هيو وتعرف ليه هيو لهم د أ ن أنا أقولك يا ا ب و السجائر باردة يعني دواليما ريد دي أولا لو ما فر ق عاجشي يعني قبل الرابشب ريد عن عجاني كم دولار ولو فر ق عاج المريض وياك كم د و ل ا كم دينك كبير. ل ب ش ر السجائر باردة ريد ر ا ب ش ب إنتوا ما أ e ر ربشة ي ي بس خلي ك ت د ي ب ي ي ش ر ت و م ا ت ي ك وما بيشت د ي ن ا ونتعد تزود إنه ممكن يخرب ا ل س ي ا على س ا س ن ه ي دوالي م ر ي ش و ك ي إن ما ر ب ش ي د ي بس عندي خ ر إن لازم تقولي ي ي م عبر ع ن ي إما ت س عندي ن د ي ي ا وهنتكلم عنها كمان شوية م ا ت س عندي عندي ي بس عندي خ ر ي ن ن لازم تقولي دينش ا ل د ي و س و ف ي ما ت س عندك بفرنش ب ل و س ي ي م ي ي ن فترجع ق و ل لكم خبر حلو، ن ا ل ب ف ر ي ش ب ل موسيقي ما ت كي هي، ل ش ف ر ن ش ب و س ي ق ي م م ي ن ا د ا ي هتزود بس ي ن في ا ي ة م ا ي ا ش ع ا ي و أ ر ك ر حلو تاني، إن ا ل ي ما ت ن ا ل ب ف ر ش ب ل ي ع ت ه ل ك ا ل ست ا ف ع ط ه م ا ل ة ر ب ا ع ا في ل ب ل ك و م ر ح ج ي ب ب ح ر ت ل ش ر ب ا ع في ا ل ض د ط إذا ص ف ت عليه، و ط المعدن ر ع ل معايا معاي. ولا مش معايا. المهم إ ع ا ا ل ك ل ي ن ي ك ا ل بيشعر وتبجئ وتبجئ ا ن ف س ل دليل أفضل يتمتع. أنت راضي على ي ب ق ي ن هما ي ن ف س عندي دليل لكن د ي و بينكو أنا ب د ا م ا ك ي م ش بالضبط إ ن ق و ل لك ا ي ه ت ب د ش ت ب ي نودس و ك م ت ن س ك ل ا ن ا ق و ل ه ت ا ن شوي. لكن د ي و بينكو أهمي ب ب ا ي ن س الطب يعمله ما ت ن س ك ا ي ه هو؟ يعني ا ن ت ب ت ا و ي واحد جاي وبوم ا ل ت ي ن و ب ا جن جدا. أهم ر ا ي ن س لو ما ي ق و م له م م ن جدا. ط ب ع ا رقم واحد، رقم ا ن ي ن رقم ث ل ا ث هم دول ا ه م السببين ممكن يعملوا ي ن ممكن يعملوا ليدنج، الفعل بهم. م ث ل ا لازم تفرق بينهم على طول. ا ل ف ر ق ا ل ا و ل ا ن ا و ل و خ ص جاء بارس، دي ماتس دي ماتس. ا ل ا ث ن ي و ا ع شاط منظر واحد على ض و ي المديح، وعند ل ي ما ت ن س ف عمره ما ينشى المنظر تبدي ذ ا لو ا و ل حاجة ش و ف ه ا حياة، مش هتنسي المنظر ن ت ت ك ل م عن س ي ي ر ماتس ه ا ش قد تتكلم عن حنفية فك أتناطرت، هتغرقكم ت ر ق الدنيا وغرق مستشفى في ى د م غير عاج، ن م ا ب ت ك أبصر أعتقد جيد عيني مش تديه بمعابد، ما ي ي ما ت م س شوية د م كده زين وخلاص. الثالث ا ن ي ده مهم جدا، ي ا ن ي ترجع ا ل ب ا ر س بيت أبين بحرافية و ن ا س من غير ودّ، إنما ل ب ت ك م أبصر طبعاً للكلمة عن واحد عندي عنده وضع في ا ع ا د ه ب ا ل ك ر ي ش ن صح ولا أضل؟ يبقى ل ق ي ن دولي خ ل و ت شخص هل هو ت ج البنتس ولا إيه؟ ولا بديت أ ف ر و خ ل ا ي ا ل ن و ط ة دي أي عين ك ب ي ي ن ز ف هو ع ت ي ف ك ر ا ن هو س ج ر ب ر ا ئ ح ونهاج العين ك ب ي واحنا عملناه ب ت ل ع البسكوب وصار كان عنده هون المريض يبقى اللي ينذب مية س م ا ي أنا ت ي ا ب الخلايا محله مهمة جدا العين ا ل ك ي ي ب ده أصلا عنده استعداد ا ن ه و ي ا ن ه و ي يعني ا ل ق ض ي يكون ب ي ن ف ب ك ت ي مشكلة مش ا ي ع د ا ه عشان كده ا ل ا اللي ما عرفه طول عمري إ ن واحد عنده ليفر ب ي ن ز ب لازم ا و ل حاجة ع م ل ه ا البسكوب هو عسكت وقولي يا ر ا ج ل د ه من يومين دنا ل س ق ع ن ل ه ا ن د ي س و ب وكان ع ن دوري ه د ا مريج جابنا هداوري مريج د ي موجود كل عينين تبعه حتى كل مشين السبب بتعمله ا دي صح ونوعا طبعا يبردم بتعمل ا ن د ي س و ب عشان نشوف ا ل هو بينزف متأخر من بعده ت ولا بينزف من مدريد ولا بينزف منين ده ك د ه اللي هو الصبجيا باركر امبيسجيشن ا ل ا ن د ي س ج ي ش ن بتاع الفورتري ا ي م ر ت ن ش ن وهي هي ا ن د ي س ج ي ش ن الصبجيا ب ا ر ك يعني هما الاثنين و ا ث ن ل ن عنا واحدة. يقول لك ن تحب و ى ه ي باتنشن يقول لك أ ت ج ع برشل أنت كده كده تتكلم عن نفس الكلام تقريبا ا ع ن ي إ ت بيتي كم حاجة؟ كم؟ س ا ة ستة حاجة. واحد. لا لا. ه ض و ل ي اللي ما يقولش رقم واحد ياخدين ياخد ستة اللي ما يكتب أصفه على ك ر أ في حاجة يا ج ما ا س م ه ا أولويات يعني أولويات. في طلب ي خ خ ج من ا ل ت ح ل ي ولكن أثبت كل حاجة. ومش عارف مش عارف لي ا ل ا كتير مش م ق ا ع ي ن ب ت ك ل م ل ه ي مش جاي ب د ر ج ح ل و ما أقرأ أ ص حاجات. لما تكتبها م ث ل ا ت أنت رغست في بنك بنفس ا ل د ر يعني هنا لازم رقم واحد ا ن د ك كوب ع و ا ل واحد ينزل في بلد منظار لازم رقم واحد ا ن د س كوب ا ن د ك كوب ط ب ع ا هيجي لي ب ع ى المكان بتاع ا ل د ي ر هيجي من ثقافتي غير كمان ا ن د ك كوب لو ا ن ا حبيت أعلق ولا أقص ر ج ل ب بس ممكن أ ع ل ه على ط و ب عن طريق ا ي ه ح ق ا ل ز و ا ي عن طريق ا ن د س كوب في الحين وينه كمان شوي يبقى رقم و ا لازم ت ع م ل ا ت ن رقم ا ي ن و ت ش ل دي دي حل بروتري ه ب ت ش وحتى لدوال و المريض هو أكيد السبب الوحيد اللي ب ي ج ي دوال المريض هو البوتر ر ضيبي تمشي لما طبعا تعمل دوبلا و دوبلا ي فعلي م على ا ل ب و ت ا ل د ي ن عشان تشوف قدامي بقى ا شوف البيت ن م ش ي تاع ا ل ب و ت ل ديم ا ش و ف الضغط و ا ل ب و ت ا ل ديم ا ش و ف البيليوسكي ا و ب ل ا د ط ر ه ع ش و ف الحاجات طريق طريق دي كلها ع ن ط ر ي ق ا ن ا ب عم ل ا ي ه دوبلا ع ت ر ا شون د ي رقم ثلاثة واحد انت وما أقولك هو دوبلا ي ه د و ب ل ر ما بيجمع ي ب ش ك ل ديم والاضطره والدوبلا ثقلا م ط ا ب عصف البرت، البرت بعمل على د و العطرة تون على البرت، على ا ل ب ر ت ي رقم ثلاثة تحسن ذهني ق ا ذيهم دي. عصف ذي أني، تحس ذي ا ن ي ن ا جم على فكرة كافترجيشن، أ ط ا ر مش ل ت ر ج ي ش ن الوحيد اللي ب دوري م ر ي برت ع ل ب ت ش ن أنا ه د خ ل ب ط ر وإيش ده؟ كافترجيشن ا في البرت بيسع ب د ي د صعب ي ع ي ي مستحيل. وأنت خش أطارة توصل من واليد بادي ا ل ا ي ش ما خربات ا ل و ل ي د بادي ه داخل في ا ل هتقولك من ف و ه هتقولك من تحت يعني لازم أمثال بالأسرة في ا ل ك ا ب ل لما ه ر د الكابل مبواط و ب ر ك ر ي ش بعد فكرة وأنا د ا ل س ي ا ل ك ا ب د عشان أ و ص ل ل ل ب ر ت ر ي ن هجيب لك مليون b l ي e d i n ل و ي ا ح يرجع يور الحملي كل شيء و ن ا ح ا ب د ب زوق الأسرة زوق الأسرة و ج ي ت له ب l e e و ن ا س بسبب b l ي د d هتقولي ما كنت شخص بس أنا وصل بالأسرة ز ي يا ط ب ع ا ق و ا ل ن ا و ا ل ن ا يعني ما خشروا ح ر ا بعدين ا ذاك أنا قعدت مبتشية ك د ه عاديت إيه؟ على الرمزي؟ على الرمزي عادي ترى بشيء ج د ي خ ل ي ن د ي ده على بقنا فيه. فالأكيد يا رامزي، على رامزي نحاول نوصل باحترات ا ل ب ر ت م ا ل زوما ي ت م و ش ا ل له ه نوصل إزاي؟ ألغت. هنخش عمديدا مشغلة. هنلاقي ف س ن ا في الراي إتريا. ض و ق م ع ا ي بس أنت رامزي، رامزي وحدة ذوقنا ل ا لأنفسه طبعا من الراي إتريا. ن ف س ه اللي ي ف ي ه وبعدين هو عادي يزق يزق يزق في ا ل ب ا ت ي ف ة لا أ ر ت ي ص ي لا ا د ي ن ك د ه م ك ت و ب عليه ه ي الدين يلا رمز زق معايا وغدي مين في ا ل ي ب د ا د ي ن وبعدين ا م يروحون هم ا ل رمز م خ ص و ه كذا م ر رمز لا ي ا ي مجنون كذا وصلنا في الدين اللي في الدين دخل منين من ا ل ل ي ف ر ااا رمز ا ن ا ضايل ك ط ر من ك ل ا ن خش في الليبر ا ل ي د ا ب ي د لا لا ا ن ت ف ه ا ك د ه وخلاص أمشي م ك د ه م ش على في جبات الدين ما ك ر ه عملنا ا ي ه ع ا موضوع علم هو ذا خ ر حاجة ق د ر و ص ل ه ن ا ع م ا ي أ ع ر ف ل في النبرة ث ل ا ا ب غ ى وظف وعشان عيال غبيين خ ش في ا ل ل ب ر ا ع ه شبه كده فجينا همجي أنا ب ر و ك ي ا م ب و ح ي ع ي عيال إ ا أقدر حتى لو ما ه مش مشكلة ل س ت على ي ه على لازم نوصل البر ت ب ي أنا ما ن د ماشي ن ا أ ل ا ً م جايينها و ي و هنا في أول جبات الدين وبعدين ق و ق و ق و ا د خ ي ت ي ن ه ا في ا ل ب لحد ما وصلوا في السينافويد ب ا ل أ ق ص ن صيد اللي في ا ل ب ة قوم بعد لا يحول ا ي ز ق ه جابوا ا م ص ر ي ي ن كلها ز ق يزوقه يزوقه خلاص اتحشر فين ا ل تحشر تحشر فين ب ق ى في ا ل ب ل ا د ط ة الناطويس البراد تزوقه ما هم يزوقه جابوا م ص ر كلها زوق معهم العصرة ما تقولش محشور في الوادي يعني يعني ودش ب هو أسمه مرتين مرة هنا في البراديك بيه و م ر م بتشعلها فيني كذا ومرة ت ح ش ر ة فين في ا ل ب ل ا د ط ة الناطويس وهم م ي ن ه ا يوم ي ن يوم بعد في الصباحية ب ت ع ط ا لساعات أ م د ي ن ع ل ا ف ك ر أ بعد ث ي عن ب و ج د هباتك د ي ن برشر. ى ف ك ر أ بعد كل ا ل ق ل ده برضو مرشح ا ل ج و ت ب ر ي يعني ا ن ا مش ك ا ي ه إلقيه. يعني ا ن ت ح أ م ث ل ق ا ل ي ب ى م ا وعن ط ر ي ن معادلات معينة ا ن ا ممكن أوصل ل ل ض غ ط في الجوزبري. طبيعي. فطبعاً هو ذا ثري عن بيوجد هباتك د ي ن برشر. أحس ا ن ه م مش قادرين يوصلون في البرتريين و مرة عملت لباس دين وبعدين سؤال حد ما أخرص الحشر منك العين اللي ب ق ى د ي ن ا س ه ا وجد هل الطريق ه دي طريقة م ب ض ي ة ا و طريقه ولا م ب ت ي ة على حد هو رمجي م ن د و ح هذا خطب ترى عادين ت ل ى بشياب ه اللي أنا ما مين الطريقات وماوصلش لحاجة أقولك عن طريق معادلات معينة ا ن ا ا قام إداب شوطة البرتريين و لكن ا ن ا وصلت ا ق ر ب دين للبرتريين و اللي هو لباس دين وصلت كمان لشاي ن ر مش إذا أكسيت م د ي ا ع د معهم في ا ل م غ ت ش ي ة دي، ه و اللي كان ب ي خ ا أ عليهم لو حد جايهم إيه عندهم خ ب ا ت ه ف ي ت و س و ج ا جامش، ا ك ب ا ن ب ا ص تمتدي ب ع ن ا من ضخ رمز نجوم. تمتدي أنا على فكرة من ضخ رمز دول عبيد. أنا عارف من أول ن م ر س أ ا ل ى وصلوا البرونت في. ا ي ن د ي و ج ي ب ي ن في ما ش على ترمس كارب. تمتدي ص في فكرة أنا لأ. شو بروت في ما وضعت م في النص. وخلد عبر عن استقبال ل س ر ي ن في ما ع ي صليه و م ش ت ر أصبح م خ ا ل ت م د ما ه م خ د ل كده تمدش. يعني جاي بلودي على ا ل دكتور هيا، أ ل كده طوله ل ا دكتور غادي وزيه. أبشر، أنا جاي ا ب ر ق و ام داخل في جالب العين ا شمال. فين فلزيني؟ أنا ح ا ل ي ا ل ناق ده، الناق ده في شكل ف ل ل ي ن ي ت و ص ى فين بالبورتريين؟ في وكان مع الكاميرا بتاعته الموبايل درأ أوصى، صور فين بالبورتريين في ه <تصفيق> وأم تسميها إيش؟ ا ل ز ل ي ن و عشان ا ن ا ب د ا ت م ن ل الزيلينو ر ا ت ب ر ت و ب ي ن ه ت ب أ ى الزيلينو وصورت فين ب ا ل ك ا م ي ر ل م و ب ا ي ل في بروتوبين ا ل ز ل ي ن و ب و ر ت و ب ر طبعاً غبي أوش. ليه غبي و ي بعدين ي ع ه ا هلا يا جماعة. ن ا هو؟ ه ا ل ب ر ت و ب ي ن ر أ و إ ش مش ع ا ي ن ت ص ا و ن ه والزوق و من برا و ا ل ب ي ا تقدره ما وصل يكتبه على رجل. ن ا بركبه و ل ت ا ل ي ن ل ت فين؟ في ا ل ب ر و ت ي ن قلناه واستفدت ن ا يا بدخلت لي في البروتوبين. حجة الوحيد،ا قيمة الوحيد لهذه ا ل ا ن n v e ي t i اللي بفتح الندى و ا ل ت ص و ر فلما تطور لو ف ي ت ر م ب و ز الندى بيشكمل. إذا ان د ب ي شغف حبته بس ب و ر ت ا ل ج ي ت ر ي م ب و ز س إنما ه ا ل أ ا ل بديش أبني، هل قال ل ي ب س ي ع عم الزي، هل قال ل ي ا ي حاجة، ولا أي حد؟ صح أ ل ا غضان. ت م ا م ل ك د ه من نص د ي و ن مورتال. واحد على فكرة ت ح س ا ن الأهم حاجة ت ع م ل سعياً هي ه ن س ك و ب مربعنا مليون س ا طالب بكل كده و خ ط يا ت خ ل ا طالب ب م ا ي ي د ي د خ ت ا ل ا م ب ي ت ي ي ش ن و ح د Free and Widget ل ل ه د ت ا ل ج ن ا ب ر ي ش شوف ر ي ا e and w i d م ا ي ك م ل الصورين و ل حاجة ي ن ت ك و وبعد كده و ب ل ع وبعد كده ق و د ك اسرائيليا د ي ب ه تاني Widget وبعدين ا ل د ب ي ن ه ب ر و س ر و ب ي وبعد كده. بعد كده ليه م ق ط l u هو س ب ب ا ل ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ن ش ن ا ي ه س ب ب ا ل ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ن ش ن إن بياخذ ا ي ه ل i v e r ل و ز فما لازم تشوف l ل v e ر ف ق ل ألب ر ا ا ن ع ل ي عشان تشوف ايه؟ مستر شوف الليبر ي س ر و ز ن ا و شوف الليبر ا خ ب ر ه ا ي ه تعمل الليبر خمسة و ع ش ن الكلام ده. بقى ه ن د س ق ا ل ّ ك م ه ي دي. نعم الحاجة ا ل ا ي و ل ي ا بريم بريم ممكن بريم يورق و ر ي م ميت ب سوارع عشان ن ش ا ل ع ي ه ب ق ر ي ت و بريم ميل عشان نشقة. لو ت ج ي الهزيمة و حاجة عشان تجيب البرد. ق رقم واحد مسكوب. رقم اثنين. بالهجر بوليفار هي بريم اللي هي ب ن ع م ل ه ا بالبريم ي ن م ا ق ل ر ق م واحد س ك و ف رقم اتنين. د ب ل رقم ثلاثة. ي ن د ه و ر ي جالس على ط م ي ا ل ب ر ي ر ق م خ م ة ا ر ي ا م ر م ت ة بريمبر. بريمبر. رقم ك د اللي هي بريم. أهم حاجة في الدين. تريتن وفورته هيدا بتحش. و ع ن ك م اللي هو دكتور عبادي ت ي ا ل ب ط ط ب ع ا تريتن و ف و ر ه ي د ا ب ش ن و ه يبقى رقم تريتن و ف و ر ا ب ح عن تكره ا س دم ت ح كل م في م م ه ا تعايزة ا ق ت ص ا ي ة تحس كده ت ع ا ل طفل صغير بيحلم ي ت ر رقم واحد وأنت على حاجات. رقم واحد شو بعد جميل اللي تعبنا و ا ن ت بعالج هم فريقنا نتكلم على ر ي ت مندفطر حجات رقم واحد ف ر ي ت مندفطر جاهز رقم اثنين ر ي ت م ن د ف ط ت ر ا ل رقم ثلاثة فريق مندفطر خايف إن م ت ن م ل شو خايف إنه ا ب ح ت ر شو كتبهم شو ت ب عشان ع ل ي ترجع ا ل س ت ف ي إن م ت ر ل ة جالسة ت ف ح ا م ر ة حياة و ا ي ز ة ت ف ل ا م ر يعني ث ل ا ة أ ن إني ب ه ا يعني ا ل ف ي ق م ت ر على التنشل س ت ا و ب ا ر س وجبرت وهم يتقوب والإنفلوبس وذي كمان والعصاي أ ل ن الإنفلوبس و ق ل ن ا ع ص ا ي ت لكن عادين نشوف بعد ا ل ف ي ق ن رجع برترت الله يخليكوا ج ة ب ا كم الفريق من رجع برترت بكتبي مليون بالمئة يعني سؤال تجاي السنة بنسبة مليون بالمئة يعني سؤال ده لما جاي ا ل س ن ي أنا رفض أي ح معتبر عليه. ط ب ع ا الجيش ا ل ن س ي لا د ي جاب س و ل ي ن ي ل س ر ج ا ن الفرنسي يعني طبعاً استحالة ا ي ج ي ش ل م د أ الثلاثة واربع طبعاً ل ج ي ش الثلاثة طبعاً عادنا، احتمال ا ل ج ي ا ل ف ر س ي ست حاجات هنبدأ أول ل ع ا ل ج ا س ف ر ج ا ل ب ر ش ز د زي ط ب ع ا عندنا في ا ا ر ا ب ي و ت ك وفي عندنا بروتك وزل ستة و ل ايه ل س ن ب د و نعالج ي و ن د ي ل ا تيك ولا ا ن د ت ي و ن ي ل ا ت ك نبدأ بهي الأول ن ب د ب ي و ن ي ل ا ت ك ولا ن ب د ببروفلكس ا ن د ب ت و ن ي ل ا تيك ي ب د أ ج و ر ن ج ل ا س و ر ن ج ل ا س نتكلم بالمنطق ولا نتكلم ا ي كلام. اللي ا ي ن ه برضو. نتكلم بالمنطق يعني بالمنطق يعني أ ا ه ذ ل و ا تعيين وحلفي وصلحته لنزل ذا و ل كلمة تعمل هالوين. ا ح ن ا بالمنطق ولا راجش. ا و ل كلمة ض و ت ي د واحد رقم واحد ت ر ا و م ا ت ي عشان تقول أنا مش عارفين. رقم واحد في الماسيلوين، إن ب ا ل ا ض ر ا ب فيوجن. ل و في م ل ت ي ج ممكن فيتامين عشان لو ن م ي و ا ل ك ا ل س م م ك ن يغرق. رقم واحد براترسي. رقم 2 ي ن ولازم ت ك ك ر ه ا ر ق م أ ل و ا ع ا ل د ك ت و ر آلاف ا ل ح ر ف ي ا يبقى معروف لازم أعرف م ك ا ن ا ل ح ر ف ي ا د ي م ك ا ن ي ا ل ح ر ف ي ع ر ف ا ل ي ي و ب ق ى رقم ا ن ي ك و ن ولازم ت ك ر ا ل ن و رقم ثلاثة رقم ح ا و ل الأول مع م ي د ميديكا. ماش ميديكل إزاي عشرين ك ر و ي ش ه كتير ك ن ن ي ل أدوية ي ه الأدوية اللي ممكن توعك ن ق ي طبعا الأدوية اللي ت و نقيف أهم دواء في الدنيا اسمه بازو ي ه بازو ب س ي ن البازو ب س ي ن ا ل ب و ت ي أو س ت ي ن بالضبط لو كان م ا ل س ه ل ر و ا ع ل ا و ت ي ن أو ة ت ي ن ي أي حاجة المهم البازو ب س ي ن ده بيعلم إيه, هم هم بازو إيه؟ اسمه بازو برتين يعني بيعبرين، برضو ك و ل س ت ر ل ا وفي ف ي ا ل ع ر ي و ن اللي موجودة في الجسم ك ل ه لكن في عرتي... في لازم تقولي بقى وين تقولي و ي صح يبقى ع ل بربع ل ي و ب ر ض ك و ل س ت ر فيه، و ع ر ي و ل دي كل ما هي يعني لو جبت و ا ج ه ا ي ل برضو ك و ل س ت ر و ش ه و ل ي ع ر ي و ل مش في شي لكن الحجة اللي ب ت ف ق ا ل ب ق و ل ا ي ب ض و ك ل ر ل ا ي ن ا ب ع ي برضو ا عشانه ي ع برضو ك و ل س ت ر و ش و ا وكمين طريق حلو أول. ن ز ن د ع الطريول يعني مع ك ا ندمم ا ل ر ا ي س اللي ن ت س ب لـال لبتمل داخله ا ل ي ينتسب ل ا ل لبتمل راح ا ل ب ر ط ف ي ه ي جي. هال لفاضي ل لكن طارقين ده ا ل ي ب ي م ح ا ج ر ا ئ ع يقولك ب ي م ل ّ د ب ع e c t i n a r t أظن حلو جدا. ي ع ن مع ك ا ن د م اللي في الباب الطريول ه ي ا ل م ل هيوصل البرطة ف ي عن طريق بس ت ل ن ا ا أول ح ه ي ل ل. ف ع ش ا ن ك ب ت ع ل ي ا ل ب ر ة هاي بقى. يبقى إذا البازو بريسين بيعمل البازو ك و ن ت ر ا ك ش ن أوكيه هدفك ا ا ر ط ي و ن عن المدنس ت ر الرطيون. معي ولا مش معي؟ ا ل ل ج ر ع بتاع البازو بريسين تحس إن ا ل ج ر ع على المولها تحس إن ا ن ا بسالمشيا. ه لكن عادو ه ا ج ي يعني أنا ك ا ل ج ر ع من يجي 20 مللي في 2 0 مللي ب و ك و د 500000 بمدة over 20 أو 20 دقيقة. خ ل ا اكتشفت إن ا ل ج ر ع دي مش فضيلة. لكن م ش ت م ش ي ا يعني 20 مللي، 22 مللي بركود و 500 مية لمدة 20 دقيقة. يعني نص ساعة خ ل ا 20 دقيقة نشتري عشان ت ب ق ك ل ه ا ا ي ه 20 ن ا ت 20 ناقص 20. 20, -20. 20 مللي، 22 مللي بركود. و المهم غاوة ك ل م ه دي مكتوبة عن د ك م من عدم الحكمة. تبغوا بعد ك ل م ه دي هي مكتوبة عن د ك م ب اللي ن ج هي الله يخليهم و... يخلوهم يعني تجمعوا و ل ع ر ت ي من عدم الحكمة. ا ن ك تدي بعض الركين أو ا ي دواء ثاني ز ي د يعني لو ا ف ت ك ر بعد ما ب ا ي ت تبين زايد أي دواء. من عدم الحد، ي ا ن ا ن ت بدي أي دواء من د و ل أكتر من يوم واحد. يعني لو ا ن ا ع ل م ك إ ن ت ي و ج ا لمثلك عن ب ا ض و بيتين ا خ ر يوم، هو ا ل م ط ب ع ل ي منك يعني ل ا ن ا عن ب ا ض و بيتين إيش ب ق ش بيعمل ب ا ض و ا ل ا س ت ر ي ك ش ن في ا ل م د ي ن ت ل ي ل ه ب ا ت ا ل أ ط ر ي و ن ده يعملي ب ا ض و ا ل ا س ت ر ي ك ش ن في كل الأفريون في الميدان. عارف أ ط ط حالي يوم وش؟ ا ل ل كان في فرص عرض؟ ا ل عيار عيار ث م ا ن ي الليه مئة، بدل ياخذ ب و ا ل س ت ر ي ش ن في ا ل د بدأ بدأ لونه بلور يفتح يفتح يفتح وانعى ذ ا ممكن الدكتور هندي لما تنوّرت أ صدمت ترى ر ش ر ترى ع د ضغطه هذا رجع ثاني أول على بلور س ي و ع ا د كل شوي ب ل و بلور بلور لحد ما يموت ه ي ل ا يبقو و ق ع جدا جدا بالضبط مترشش ه ي ب ع د المنان ي ن لو يثنين بقى لو عنده ضغط ه ي ف ت ن ش بكل شوي ه ي ا ض ه طعري ل ا يا يا يا ا ل خ ا ك الدكتور ص ب ع ة ج م د ه الحاجة ا ل ك و م جدا بعد ت ع ا ن ا ن ت لما تدي أول ما ت ي بظة ب س ي ن يعمل ب ظ ت ر ش ش وفي و ف كمان الكورونا فأنا و ع ن د ه ا س ت ع د ا د ا ن ي ج ي ل ه ش ت لين ف ك أ ك ل ا ن ا ب و ح أو بطول ا ح س و ل ا ن ا ن ا الحمد لله الدم وقف سمحت السدر بونعش هذا خلاص بطول لين جابيها دي راح يصير ع ي ه م م م ك ح م حاجات ا ر ج ي ة لحنا اللي, اللي كانوا بتنزل ج ن د ي ممكن يخش كسكين كارت د ي و ي د ي ل ه ا ن ج ن ه و ي ط ل و ا معك تراك انظر كم ترد دي انظر بس ي م ن طبعا منوع منع بس أنت ست حامل ست حامل ي ط ع ر و ل هي ل و ي قولت ليش أنا أ و ل ح ط ر أبورش عرضي؟ ب م ا ا ي ب ا ل ب ر د ي ت ي ن ع ش ا ن ا ً أكتب لك من عدم الحكمة لأنك تدير ط ر ص ي ن هتسألني هل هو ا ل ف ك س ب ع و ي ا ل ح ج ا ت دي ف ك س ب ع و ي أو لا مش ا ل ف ك تبعي؟ عشان ك د ه لازم تعمل ب ى رقم 4 ر ب ق ى ر ق م 1 ا بندم، رقم ا ث ن ن بالكوب، رقم 3 ل ة برضو بالتين، أو العفنين و ا ل ح ا ج ا ت ا ل ي ع ن و ك م ورقم 4 ر ب رقم رقم أ م ا ع لمن إ ج ت ش ا ه ي ق ا ن ج ي ش ة التلينو سرافي لحال دوالي. يعني حال دوالي ا ن ج ي ش ة التلينو سرافي حتى عندما تعمل دسمة ك د ه ا و لما تيجي على مكان الدوالي دسمة يوم ينشف يوم الواحد يوقف ناديب لتمر ع ن طريق الدسكوب. ي على ف ك ر ة الدسكوب ي ط ب ي ا عن الصجرب هذا مستقل. يعني لأن تتكلم عن دم ي ت د ر جدا مش ا ي واحد يعرف ي ع م ل ه مش ا ي واحد يقدر م ن ظ ر هذا العلاج. لأن يبقى عملية دم ي ت د ر جدا ل م ه من طبع حال دوالي. ا و اللي ح س ن حال دوالي بدل ما تطلب مدة لأن تطلبك ب ي بين ا ب ن د ل ا ج ي ش ا إذا طلب حال دوالي أو ا ب ن د ل ا ج ي ش ا ااا نمنع ت ق ب ا ب ن د ل ا ج ي ش ا أو انجيشا ع ل ت ي ل ر ترابي ل ا ث ي ن دولار و ع ش ي ن البندلاجيش أحسن شوية ل ا ن الكومبليكيشن بتاعت الانجيشة على التيلر ترابي تبقى في البندلاجيشة ا ق ل يعني من يحصل كومبليشن أو أقصر أو انجيشة أو ت ل ب ر ج تبقى أقل مع حدث ا ق ل من حال دوالي رقم خمسة. ن ي ه كله ب ي ع ا ل مريض اللي ك و ض ا ب د خ ب المضاد وتحاول نبقيه في حاجة ع ا ده ج ب الظبط. و ا ن ت بس بتوعك بتنظمه ح ب و ه صدق ح و ب ي ر ن ه ي ح ا ا ل ي ب ا كمان ع ي ت ا ل ج ي ش اللي كانوا ص ا ر و ي ب ا ن د الجيشين. ل ا ي ه يمشي طبعاً غرف المستشفى. وخل بلكو في نقطة مش عارف تخط بلكو منها ولا ا ا ن العيال عنده نبض خروج في العرض د و ا ل المادي هو ع س ت ك ل م ن ه يجيله دوار المادي وهو في المستشفى لما ع س ك و ا حد عبستكل ب ك و ن دوار المادي هو بيجي ش غ ط المستشفى دوار ع ي ا ن غ ط بعث المستشفى خ طبعا أنا ب و ل ه ممكن تقوله أي حد ممكن ت ق ل ه في ا ل ي ت ممكن ت د و ل ه ل هو ممكن ت ق ي ل ه هو مش في كيانة صح ولا غلط في البيت أنا شايفه ن ا ب ل من ا ل ب ي ا و لو راح م س ت ش ف ى أي كلام شايفه ممكن أ ا ب ل ن ا على ملوي إن ب ي س و ل أو ا ن ج ش ا ن الكل وصل ك هذه حالة ل ع ا ل حاجة مع عارف إ ا ل ح ا ج ه دي بفهمها ي ب ق ويس بس إنها ما ي ص ي ل ا ن ه ا ب ت ح ت عيالنا حضرنا ا ل و ت ا ل م ت س يكون م ت س ا ع ه ن و ل ه يبقى نجتشان ا ي و ت ر ا م ن ا و ف ض ط ا ل ي ن ز ل كله يموت ف ا ى نعمل إيه نحن ح ا نفصل من ستين ب ك موت يو من ستين يو ج ا ع ي د ق ش ستون س ا ش هذا عشرة أشهر لكن بلدين ث ا ث ي ن حسب ا ل ر آ ن وسفر شايفين أنتم ر ا ن ب ع ت ه ا عند زيني سبعة وتعملون سنتين، ي ع ي ي ن ك ا ل ت ع م ل و ن ب ت ب ع د ب ع ي أ ب ر ى عن عنبوبة، عنبوبة، ما كده غصب كذي على صنيع عنبوبة، العنبوبة دي جوانها ثلاث ا ب ي ن اللي ا ح ا ك ي ه ا بالصاعد ثلاث ع ا ب ي ن هم، تبغني ب ل ك ه صاروا م ثلاث ع ا ب ي ب ه و م ت ع م ل ي ن ط ب ع ا و يدينا علابين وفي على خطا غبش كده، ا ل ع ن ب و ب دي كده عنبوبة، ع ب غ ى عن ثلاث ا ل ا ب ي ب ب ل ف ث ل ا ث ي فالمهم شلون <تصفيق> هنضيفه هو، الأنبوبة الأولى دي رايح، رايح. رايح ل ع ا د ي عشان أخذ سلة، مش يعني ه ن ز ل ه ا فينا نزرق الصبغة لحد ما توصل ل ل م ع د ا وردي، ع ا س ت خ د م ه ا ك م ا ع ه ة رايتيو. الأنبوبة الثانية، بعيرتها في ه ب ل و ن ا م د و ا ر ة ل ن ه ا ي طبعاً أنت بتدخل، ا و ع و ا ن ت بتدخل ت ل ص ب غ ة تدخل ب ل و ن ا ما ب ت و خ ش ب ل و ن ا خالص إلا أنت أما توصل العلامة خلاص تبين ه إنه و و ص ل فين و ص ل فين بعد. أول ما توصل للماذا يبدأ إيه؟ تنفخ البالونات، تا تا تا تا، ثم نفتحه، ثم البالونات ت ف ر تيجي تشد بعد فترة، تيجي ت ي و ب د ل و ت ي مش هتطلع. لانه ح ش ر ف ي في م كده ب ن ا م و ا مشتمين. دبنا خدت ف الأنبوبة دخل بها عن طريق ب و ر العين أو الأحسن هدخل عن طريق م ر خ ي ل العين. وبعدين هدخل عشان ما ع ض ه ا ش ولا يعمل أي حاجة. فتقوم د خ ل ن ا وبعد كده أول ما توصل ل ل ا ر بتبدأ فيه تنفخ. هتنفخ ا بنتثبت الأنبوبة في ا ل ن ا ب هنا ا في ا ل ل ح ظ دي. ثم ن ا ت ا ل أ ن ب و ب ا ل ث ا ا ل أ ن ب و ب ث ا فيها ن م د ت ن ا بالون. فين بقى الانبوبة هتبقى موجودة في معنا كان المثلا بالون ده، ي ع ن العنبوبة ديها ب ق ى موجات فين؟ في ا ل و ا ق ي طرف العنبوبة منتقع في الأسطورة. يبقى العنبوبة دي كلها موجة في ا ل أ ص ط و ر ة في هنا لو نجدنا بالون أو ن ف ت ح ة و ن ب ل و ن ة دي تعني كم برش على طبقة طموحة ا ل م د ي ة طبعا هي حاجة ب ب ا ئ ي ة ولكنها ب ر ض ه ا ت ن ق ر عين حد ما ر ي المدينة. ن جاك ش ا في ا ل أ س ا و ي ع د السندستيك ا ي و ي أو أنا عيدها لو واحد ي مش حلوة، ممكن ت ج ي ب ص جال، ممكن ت ن ت ج ج ي ب د ي ل و ض و ا ا ل أ ط ر ة متجاهد ب ا ل ن ب و ب ة تجيب له أي م ش ك ل ه في الفلسفة أو تجيب له ع ل فريشة أو تجيب له ك م ي ا في الفلسفة، ط ب ع د ما ت س ي ب ال ا ن ب و ب ة دي ه د ي في ا ل م ك ن بتسير متعلق شرق د ي ل ح د ما نوصل ل م ن ت ش ر ى ي ه ح د ما نوصل ل م ن ت ش ر ى ع ل ى فكرة ه ن ت ك المنتشرة ما هي ا ص ض ل يعني ت س ي ب ه ا ي ه ا عادي ما هو المادية يوقف على ف ك ر ه د ي و ن جديد، ي س ي ب ه ا د ي ما في و ت ما س ح ب ه ا ي ن ت ت ل تشوف تشوف يا ف ا ة ه ن ك ب ه ا ل س م ع على فكرة ف ي و ب دي بقى تمكن ت س م الموت ب لا مش ا ل ب ا ي ن ا ل ب ا ي ي ل ا ي ط من ج و ه ا ل ب ا ق ي ن ي ع ن تمكن تسمع على فكرة يوم أو كم بس تعمل إيه هو ع ص ي ه ا من تناسق البلعين إيش في؟ تمكن ت س م ا على ف ك ر ا ل هي إيه ر ا ي ت ي و م ت س ه ا ر ا ي ت ي و ب وحرص اللي يحصل يبقى مشكلة ال ا س ا ن د ف ي ك ي ن ف ي و ب دي ا ن د ت ي ي و م دي ن ت ت س في منتج هتسمع معك بالشنبة ع ك ا ن د ي ك ف ي م ش ع ا تبى ش ي ا ل ش ا ر ع تبتدي واحد ف أ ي ج ا ل ه ج و ي ه ودون عارفينه تصل تيجي، س ب ماشل شناء ف ل واحد شناء، ا خور الدم خلاه ل ل ب ق ه ده هي م ا ت م س د وظعي عام، أنا معايا شنطة، ط ل ا ع ل ن الشنطة إيه، ت ا ن س ت ي ن و ثم ممكن بتوري عندي ما، ب ت و ر تحيز تيجي من م ك ا تاس تاس ت ا ا أي خدمة، إ ا ي و ن س ط ب ع ا ده إيه، ا ي م ع ن ي ضربهم ن ل ا ث ش ه ر ي و على الأقل ما تفشى ن ه م اللي ق د م ي ن ج م ا ن لكن لو س ت ي ن لا ت ه ذ ا حاجة ه ا ح ا ج ممكن تعمل حاجة اسمها ب ر و ت س ت ي م ي ش والبروتستيميشن هنتكلم عنها م ا ن شوية بروت في عندنا ب ر و ا ك ي س ولا ستة حديد ثلاثة ب ر ا ي م ر ي وثلاثة عين وثلاثة س ك ن د ي نبدأ ب ا ل ب ر ا ي م ر ي ولا ا ل س ك ن د ي هو يعني ب ر ا ي م ر ي يعني إسا ك ن د ي ب ر ا ي م ر ي يعني يعني دمنا واحد أوردي ع ب د و ل مريدي أنا ب م ن ا ليه د ل ل ا و ل مرة. ع ي و ن م ش ع ا ي ة طب تاكندري يعني يعني بنا على ا ل ط ر يعني هو أ د ي هذا طب كذا. ما ل ع ش ع ي ز يحصل للطرف في مجلس. ف أ ن ا ع د برايمري وثلاثة وسكايدري ك ل ا ث ي ن د برايمري واحد عنده دوري ماري. طب ليش؟ خلنا نقول عيونين ب ت والله ع ن د ه دوري ماري. ثمة ع ي ا ن بالموضوع واضح. واحد عنده دوري ماري أنا م ه ي شو؟ عنده د و ر ماري يعني راح ي ع م ي كل و ا س ع و ن ت ع ن د د و ر ل م ا ي رقم واحد لو هي مش ا م ب ي ن د ن درابشر فيه يعني ما ت م ش ح ا ج ع ي برقم واحد ت ا واحد ن ا ل س لكن لو هي سموث مش ا م ب ي ن د ن درابشر و ل و ا ح عرف من ي من هي ا م ب ي ن د ن درابشر لك ا م ب ي ن د ن درابشر هتبدل إنديسكو ه د خ ل بالمنظر ه ل ا ق ي استثناء بارك كبير ة ا و ي وفي ن ف س ب ل و ا ع ليه ما هم بجميل ع و ي بارك الناس مو ن س ح ل و ي ا ك ت بارك بكون عامل جد ا ر و ة عشان فارغة وتبع كبيرة وفي ا و ز ي ن ب ل ا ن أوزنكم خلاص كلا طلع م ل ك راح تملكون. كنا نقدر نعمل بس ر ا و ا ل ض ب ب بتحسني على و ر ش ك الانتظار. الحالة ديلا ب م ه ا ت د ه ل ا ن م ا لو جيتها وتبجّل برضو ص ي ة لما يكون ا ل ع ي ن ي ن ت ك ل م عندهم ا ي ه او ت ب ج ا ل ب ر ض ما ت م ش حاجة. خلاص ك ا في حاجة. ا ن ت لو فكرت تعمل الحاجات اللي ه ت ع م ل ه ا برضو ليها ك و م m ل ي ك ي ش ن ما انا د ي ن لو ت ا ك ص ل حالة الانتظار ي و ه ه ت خ ش ا كم تلعبو بابي. ا و هاجبله مثلاً ا ل ك ي م ي ا في المطبخ، ا و ه ا ج ب ه ب ا ل ف و ر ي ش ة ا و ه ا ج ب ه في هجيبه... الحاجات دي ب ر ض ه مادام ا ن من... ت مش خيط على ع ينتى، ا يجيبه ما ت ع م ل و ش ا ي حاجة. يبقى رقم واحد ب ا ل ح ا ج ع ه ا ل ا لو كانت ا ل ا ت ط ج ا ة بارس ا ك ب ي ر ة ا و ا ن بيند دراج. رقم اتنين. ثاني حاجة، لو كانت ك ب ي ر ة شوية، ممكن تنش على أدوية، وهذه الأدوية ب ي ن ه وبينكم ا ت عمش ل حاجة أول. إن أنا أنا ن ع عمل وياه. هقول له د ا ت و ر ك تبدأ يحترس. عايز ب ك ت ة لأ حاجة ه أ خ ر و ش ق ا ه ي و ل جايب رشقة م ك ت ب ل ه ب ي ت ا بوركر ا ن درون ب ر و ر ا ن و ن أي حاجة. أ ل ما ت ر ي ه ي و ل لي تبتدي هي ب ي ت ا بوركر. ت ش غ ل ي ن على م هي ب ي ت ا بوركر. بتقلل ك ا ر ك أو بوص. بتقلل الدم اللي رايح ل ل ب و ر ك بتقلل الضغط. وبعدين ل ض هي ن ظ ر ي ا ي ب ن ن هي ت ق ل ل الضغط. ل ك ما ا مش حكي. طب نايت ديف عالمك ي ر مع ه ا ي ت ل ق ة بكرة إن هي دينو ي ن دينو ب ا ي فممكن تقلل ش و ه ي تقول لي. هي تعمل حاجة هنا تمش، بس هي نظرية ا ك ت ب و ا ج ن ب ي ن كده لوك كده ك بس كل ا ل ع ل م ل ب ي ا خ د و ه ا أي كده. رقم ثلاثة، ا ن د ر ا م ممكن تعمله لو هي على وشك الانتظار تغيير حالة تعمل ب ا ن د ن ج ب ي ش ن أو ا ن ج ح ه ا كثير و ط ب ا ب ع د كده ا ل ن د ر ي بيزنشن، انت عايز تمنع الرقاب، ه ي ب من ا خ ر هو م ث ل ا حبيت، واحد واثنين ه مثلاً وثلاثة في البرايمر ب ي ن ش ن يعني هتبدأ مني. ما كيشتقولي هي طر على و ش ك ا ل ا ن ف ج ا ر ما هيمني هو أ ا ل ن ا ن ف بس ك ا ت هالدور هي ر ا ش ك ا ل ا ن ف ج ا ر وده يبقى رقم واحد ا ل ي هي ب ل و ك ر ا ل ن ا ا ت ر ي ب رقم اثنين ن ج ك ش ن ا ل ك ي ر و ت ر ب ي رقم ثلاثة و أنت خايف ا ل ا نعاز على كويس ودامة حاجة اسمها في د ا م ك ك ا خلاص عملية طبعا عملية ن ب ا ل عملية حاجة اسمها وتحصل ل ا ت ة في الربع ت ر م ا ع ي ه ا ح ا ج اسمها بورتو س ت ي ك ا س م ي ن بورتو س ت ي ك ش ا يعني تأخذ و ش ب ي ن البورتدين ل س ت ي ك س ي ل و لش أ ا ل بورت ا ن ا في توم من ي ن ا ل ب و ر ت د ا ي ن ل ه ن ت ر ك عملية. ب ر ا ي ح ع ل ي ن ع وهنا في ا ف ي ي ر ا ي العملية الأولى. العملية ا ل و ل ى و ا ح د ع م ل ه كان إنجليزي. أعتقد أ ن كان إنجليزي لأن هي دي العملية اللي كانوا عرضوها على مين. أبدو حلحة. أبدو حلحة. أبدو عبد ا ل ح ا ظ ح ا عبد ا ل ف م ا ل و ا فيه عملية ب ا ممكن ت ج ي أ ي ع ت ي ل بس تعمل عملية. هتعمل العملية. قل لهم عملية. قالوا إحنا ن خ د وصفة ع ا ل ع م ل ي ا د ي تعمل ك د ل ت ي ا خ ذ وصف من ا ل بورترين و ي و ص ل ة من بالانثينو ب ي ن ك ي د يبصمها إيه؟ عبد ا ل ح ل ي د ق ا ل له ي ب س م ه ا ا ي ه ق ا ل له ي ب س م ا ح ن ا يا حلو بناخدنا بورترين عشان هادين ك د انثينو ب ي ن ك ي د ي ب س م ه ا ب و ر ت ه كيف؟ عبد ا ل ح ل ي د خذ ل ه حاجة ق ا ل ل ا لأ. فكده ا خ د ا الدم طلع ضبطه إ ي ا ل ي في ا ل و ر ي د ي د ا ي ش بس ا ن ت كده ع م ل ت ي مشكلة. من ت خ ل ي ت الدم يعدي المفروض ن ك ي ب ق دون المرور بمن بالكبد ا ل له ذ ا حيج يعني بعد ك ه ا ي ب د ه يعدي دون المرور بالكبد يعني فيه أمونيا والامونيا صعب عادي ما تجيب له مثال ا ي ه ا ل و ب س يعني هو ممكن ي ب ى واحد ك د ه يزوق ي و ع ق ا ل ل و ا لا مش عامل ا ي ه العملية دي ذلح ما هبرتو في ف ا برتو في ف ش ا ن عن ف س الراجل ا ل و ا طب ليش خدي فكرة ثانية ا ل و ا هي فكرة ثانية ع ل دين دق يعني مش عاملها ع ل ا ل مش ع م ل ل ا ن إذا جب له ل و ب س ع ن ا طب خدي فكرة ثانية بقى الواية فكرة تانية. أنا أ ل ه ب و ر راي خاص. مش ه ن ا خ ذ من بورس بي. ن ا ما ا خ ذ من فعبد عمين. عمين طبعا. من السوبيديو و ا ي ن ت ر ي د ي و ا ل ه م و ا ق ي ن برضو ب ا ل ا ن ف ي ر و ب ل ا ك ي ت أنا عبد الحليم راضي. ده أ ل ا م ي ن طبعاً؟ ل ن ا ح ك ر ة عمي. إذا كانت أ خذت من بورس بي، كان ي ا ن ت ف ا ض ا و م ط ر و ت ا خ ذ من السوبيديو و ا ي ن ت ر ب ي م شخصياً.